بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا الوجه الاول يبدأ حالا عنوان الكتاب المغني لابن قدامة وهذا هو الشريط الأول منه يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت ترجمة الشيخ الموفق مؤلف المغني جمع لنا هذه الترجمة الفقيه الحنابلة في ديار الشام صديقنا الأستاذ الشيخ عبد القادر بدران هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام ابن نصر ابن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين ابو محمد ولد في شعبان سنة احدى واربعين وخمسمائة بجماعيل وقدم دمشق مع اهله وله عشر سنين فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي واشتغل وسمع من والده وابي المكارم ابن هلال وابي المعال ابن صابر وغيرهما ورحل الى هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة احدى وستين وخمسمائة وسمع الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد القادر الجيلاني وابن تاج القراء وابن شافع وأبي زرعة ويحيى بن ثابت وخلق كثير وسمع بمكة من المبارك ابن الطباخ مدة يسيرة فقرأ عليه متن الخراقي ثم توفي الشيخ ولازم أبا الفتح ابن المني وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع وأقام ببغداد نحو من أربع سنين هكذا ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ثم رجع إلى دمشق ثم عاد إلى بغداد سنة سبع وستين كما قال صبط بن الجوزي وأذكر الناصح بن الحنبلي أنه حد سنة أربع وسبعين ورجع مع وفد العراق إلى بغداد وأقام بها سنة فسمع درس ابن المني الحنبلي قال ابن الناصح وكنت أنا قد دخلت بغداد سنة سنتين وسبعين واشتغلنا جميعا على الشيخ أبي الفتح ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب المغني في شرح الخرقي فبلغ الأمل في إتمامه وهو كتاب بليغ في المذهب عشر مجلدات بخطه تعب عليه وأجاد فيه وأجمل فيه المذهب وقرأ عليه جماعة وانتفع بعلمه طائفة كثيرة قال ونشأ على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم وقال صبت بن الجوزي كان إماما في فنون هامش لعله سقط من هنا وصف للفنون بكونها كثيرة أو عديدة انتهى الهامش ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد ولا اورع منه وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا واهلها هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الاخلاق جوادا سخيا من رآه كأنما رأى بعض الصحابة وكأن النور يخرج من وجهه كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب الا في بيته اتباعا للسنة قال الصبت المذكور وكان يحضر مجالس دائما في جامع دمشق واقاسيون وقال أيضا شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسي به العماد ما نرويه عن الصحابة والأولياء والأفراد فأنساني حالهم أهلي وأوطاني ثم عدت إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة وقال ابن النجار كان الشيخ موفق الدين شيخ الحنابلة بالجامع وكان ثقه حجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل شديد التثبت دائم السكوت حسن السمت نزيها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل ان يسمع كلامه صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف وقصده التلامذة والاصحاب وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في العربية وقال الحافظ عمر بن الحاجب في معجمه هو امام الأئمة ومفتي الامة خصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل طنت بذكره الانصار وضنت بمثله الاعصار قد اخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية فاما الحديث فهو سابق فرسانه واما الفقه فهو فارس ميدانه اعرف الناس بالفتيه، وله المؤلفات الغزيرة وما اظن الزمان يسمح بمثله متواضع عند الخاصة والعامة حسن الاعتقاد ذو امانه وحلم ووقار وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين واهل الخير وصار في آخر عمره يقصده كل أحد وكان كثير العبادة دائما التهدد لم نر مثله ولم يره مثل نفسه وقال أبو شامة كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره عارفا بمعاني الأخبار والآثار سمعت عليه أشياء وكان بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يأم بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر فإن لم يحضر فعبد الله بن أبي عمر هو الخطيب والإمام وأما في محراب الحنابلة في جامع دمشق هو عند باب المئذنة الغربية فإن الموفق كان يصلي فيه إذا كان في البلد وإذا مضى إلى الجبل صلى العماد أخ الحافظ عبد الغني المقدسي وبعد موت العماد كان يصلي فيه أبو سليمان الحافظ عبد الغني ما لم يحضر الموفق وكان بين العشاءين يتنقل حذاء المحراب وجاء مرة الملك العزيز ابن الملك العادل هو صاحب المدرسة العزيزية يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضي الى بيته بالصيف ومعه من فقراء الحنابلة من قدره الله تعالى فيقدم لهم ما تيسر يأكلونه معه ومن اضرف ما حكي عنه انه كان يجعل في عمامته ورقة مصرورة فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات وغيرها فاتفق ان خطفت عمامته ليلة من الليالي فقال لخاطفها يا أخي خذ من العمامة الورقة المصرورة بما فيها ورد العمامة وغطي بها رأسي وأنت في اوسع الحال مما في الورقة فظن الخاطف أنها فضه ورآها ثقيلة فأخذها ورد العمامة وكانت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجات فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ الذهبي قال الضياء كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره إماما في علم الحديث ومشكلاته إماما في الفقه اوحد زمانه في اماما في علم الخلاف اوحد زمانه في الفرائض اماما في اصول الفقه اماما في النحو اماما في الحساب اماما في النجوم السيارة والمنازل قال ولما قدم بغداد قال له الشيخ ابو الفتح ابن المني اسكن هنا فان بغداد مفتقرة اليك فانت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك قال وكان شيخنا العماد يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيرا ويدعو له ويقعد بين يديه كما يقعد المتعلم من العالم وسمعت الإمام المفتي شيخنا ابا بكر محمد بن معالي ابن غنيمة ببغداد يقول ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق وسمعت ابا عمر ابن الصلاح المفتي يقول ما رأيت مثل الشيخ الموفق وقال الشيخ عبد الله اليونيني ما أعتقد أن شخصا مما رأيته حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه فإنه رحمه الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الحميدة والأمور التي ما رأيتها كاملت في غيره وقد رأيت من كرم أخلاقه وحسن عشرته وعفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنته وكمال مرؤته وشدة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب يؤربى بها ما قد عجز عنه كبار الأولياء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله تعالى على عبد النعمة أفضل من أي يلهمه ذكره فقد ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل الكرامات وأفضل الذكر ما يتعدى نفعه إلى العباد وهو تعليم العلم والسنة وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا. هامش يعني صار بكثرة تعوده الحلم والحياء وغيرهما من الأخلاق كالطبع انتهى ما كان جبلة وطبعا كالحلم والكرم والعقل والحياء وكان قد له الله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم تطوف به في كل حال قال وكان لا يكاد يناظر احدا إلا وهو يبتسم حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل بتبسمه خصمه. قال وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق يناظر فيها بعض الصلاة ثم ترك ذلك في آخر عمره وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار ثم يقرأ عليه بعض الظهر إما الحديث وإما من تصانيفه إلى المغرب وربما قرأ عليه بعد المغرب وهو يتعشى وكان لا يرى لأحد ضجر وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئا ذكر شيء من كراماته الصفحة السابعة قال سبت ابن الجوزي حكى ابو عبد الله ابن فضل الاعناكي قال قلت في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت للموفق مدرسة واعطيته كل يوم الف درهم قال فجئت بعد ايام فسلمت عليه فنظر الي وتبسم وقال اذا نوى الشخص نيه كتب له اجرها وحكى ابو الحسن حندان الجراعي قال كنت أبغض الحنابلة لما يشنع عليهم من سوء الاعتقاد فمرضت مرضا شنج أعضائي واقمت سبعة عشر يوما لا أتحرك وتمنيت الموت فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأ علي آيات وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومسح على ظهري فاحسست بالعافية وقام فقلت يا جارية افتحي له الباب فقال انا اروح من حيث جئت وغاب عن عيني فقمت من ساعتي الى بيت الوضوء فلما اصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر يدي وقال احذر ان تقول شيئا فقلت اقول واقول قال قوام جامع, جامع دمشق كان الموفق ليلة يبيت بالجامع تفتح له الأبواب فيخرج ويعود فتغلق على حالها وحدث العفيف كتائب بن أحمد ابن مهدي البانياسي بعد موت الشيخ الموفق بأيام قال رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضا فلما توضع أخذ قبقابه ومشى على الماء إلى الجانب الآخر ثم لبس القبقاب وصعد إلى المدرسة يعني مدرسة أخيه أبي عمر بصالحية دمشق ويقال لها العمريه وهي الآن خراب ثم حلف كتائب بالله لقد رأيته وما في الكذب حاجة وكتمت ذلك في حياته فقيل له هل راك فقال لا ولم يكن ثم أحد وكان وقت الظهر فقيل له هل كانت رجلاه تغوص قال لا إلا أنه كأنه كان يمشي على وطاء قال الحافظ ابن رجب قرأت بخط الحافظ الذهبي سمعت رفيقنا ابو طاهر أحمد الداريني سمعت الشيخ إبراهيم ابن أحمد بن حاتم وزرت معه قبر الشيخ الموفق فقال سمعت الفقيه محمد اليوسفي شيخنا يقول رأيت الشيخ الموفق يمشي على الماء هامش وعد في كتبنا أن عيسى عليه السلام مشى على الماء وكذا بعض الصالحين وإذا كان هذا مخالفا لسنة الله تعالى في الأجسام فليس مخالفا لسنته في الأرواح فإن لها قوة على التحليل والتركيب وجعل الكفيف من الماء من المادة لطيفا واللطيف كفيفا وإن أصحاب المذهب الروحاني من الإفرنج قد رووا أنه وقع لبعض الناس عندهم أن تجردت روحه من جسمه في مادة لطيفة وبقي جسمه مستلقيا أمامه وهو يرى قلبه في جوفه يخفق فيه ولكن وقع هذا بغير اختياره وكانت روحه المتجردة في شبح من الأثير أو غيره ترى ما وراء جدران حجرته إلى آخره فعلى هذا لا يستغرب من أصحاب الأرواح العالية ولا سيما عيسى المخلوق من روح الله أن تصل إلى درجة القدرة على التجرد والتمثيل كما تتمثل الملائكة ومن فروع هذه النظرية النفوذ من الكثائف كما ينفذ الأثير والمشي على الماء والطيران في الهواء وما يسمونه على الأرض أي قطع المسافات الطويلة في المدة القليلة وبه فسر بعض الصوفية حديث الإسراء وأذكر على سبيل التقريب أني أحييت مرة ليلة العيد كلها بالتكبير والصلاة ثم خلوت بعد صلاة العيد في حجرة العبادة والمطالعة وطفقت أقرأ في كتاب التوحيد والتوكل من الأحياء فغلبت علي الروحانية حتى شعرت بأنه لم يبق لي فقال البته. وأنني لو القيت نفسي من نافذة الغرفة على الأرض لا يصيبني أذن كأنني ريشة طائر ثم زال هذا الشعور بالتدريج وكتبه محمد رشيد رضا مصححة احتجاجا على الماديين بما يؤلفون ويقول أبو طاهر لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي عيسى عليه السلام على الماء ولا نعرف عن ربنا ولا عن رسوله أن للروح قوة على التحليل والتركيب وجعل الكفيف لطيفا وبالعكس ولا نعرف عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه البرره مشيا على الماء ولا طيرا في الهواء وهم كانوا في غزواتهم لإعلاء كلمة الله أحوج إلى هذا من مشعوذ الصوفية الذين ادعوا هذا وهم ليسوا محلا للصدق وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه إن من ادعى ذلك فإما أن يكون كاذبة وإما أن يكون قد حمله وليه الشيطان فإن ذلك لم يحصل لأحد من الصحابة والتابعين انتهى وآيات ربنا الكونية والعلمية تغنينا كل الغناء في الرد على الماديين إذا نحن آمنا بها الإيمان الصادق واهتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وقال الإمام شمس الدين محمد بن ابي الفتح بن ابي الفضل البعلي في آخر كتابه المطلع على أبواب المقنع في ترجمة الموفق ولد بقرية جماعيل بفتح الجيم وتشديد الميم من جبل نابلس من الأرض المقدسة في شعبان سنة احدى واربعين وخمسمائة ولما ترعرع رحل في طلب العلم إلى بغداد ثلاث مرات للأخذ على علمائها ثم رجع إلى دمشق واشتغل بالاشتغال والتصنيف قال وكان شديد الطوابع حسن الأخلاق وشيم ذا رأي ومعرفة قليل الاهتمام بالدنيا مفوضا أمره إلى الله كثير التعبد حسنة ذا كرامات ظاهرة كثيرة فلذلك نفع الله الخلق به في حياته واتصل النفع بعد موته بتطعنيفه بحيث لا يكاد يستغني عنها أحد من أهل مذهبه ثم قال توفي بدمشق وأدفنا بجبل قاسيون تحت المغارة المعروفة بمغارة التوبة. انتهى ملخصا. ذكر تصانيفه الصفحة العاشرة. قال الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة له التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروع وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق وتصانيف في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار بالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث ولم يكن يرى الخوط مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو بالرد عليهم وهذه طريقة أحمد والمتقدمين وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره ولا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل فمن تصانيفه في أصول الدين 1- البرهان في مسألة القرآن جزء 2- جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن جزء الاعتقاد جزء مسألة العلو جزءان ذم التأويل جزء كتاب القدر جزءان كتاب فضائل الصحابة جزءان وأظنه هذا القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام ومن تصانيفه في الحديث رقم عشرة مختصر العلل للخلال مجلد ضخم أحد عشر مشيخة شيوخه جزء اثنا عشر مشيخة أخرى أجزاء كثيرة خرجها ومن تصانيفه في الفقه عشر المغني عشر مجلدات بخطه رابع عشر الكافي أربع مجلدات خامس عشر المقنع مجلد سادس عشر مختصر الهداية لأب الخطاب مجلد سابع عشر العمدة مجلد صغير ثامن عشر مناسك الحج جزء تاسع عشر ذم الوسواس جزء وله فتاوى ومسائل منثورة ورسائل شتى كثيرة وله في أصول الفقه 20 رودة الناظر وجنة المناظر وله في اللغة والانساب ونحو ذلك 21 قنعة الأريب في الغريب مجلد صغير 22 التبيين في نسب القرشيين مجلد ثلاثة وعشرون الاستبصار في نسب الأنصار مجلد وله في الفضائل والزهد والرقائق ونحو ذلك أربعة وعشرون كتاب التوابين جزآن خمسة وعشرون كتاب المتحابين في الله جزآن ستة وعشرون كتاب الرقة والبكاء جزآن سبعة وعشرون فضائل عاشوراء جزء ثمانية فضائل العشر جزء انتفع بتصانيفه المسلمون عموما واهل المذهب خصوصا وانتشرت واشتهرت بحسن قصده واخلاصه في تصنيفها ولا فيما كتابه المغني فانه عظم به النفع، وكثر الثناء به عليه قال الحافظ الضياء رأيت الامام احمد بن حنبل في النوم وألقى علي مسألة في الفقه فقلت هذه في الخرقي فقال ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي قال ابن رجب قرأت بخط الحافظ الذهبي قال سمعت الشيخة علاء الدين المقدسي قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا قال سمعت شيخنا أبا العباس أحمد بن, أحمد بن تيمية قال الذهبي وأظنني سمعت ذلك من شيخنا أبي العباس ابن تيمية يقول قال لي الشيخ تاج الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم الفزاري كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخنا يرسلني أستعير له المحلة والمجلة كتابان لابن حزم في مذهب الظاهرية أحدهما متن والآخر شرح من ابن العربي وقال قال الشيخ عز الدين ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامه في جودتهما وتحقيق ما فيهما وأنقل عن ابن عبد السلام أيضا أنه قال لم تطب نفسي بالفتية حتى صارت نسخة من المغني عندي قال ابن رجب مع أنه يسامي الشيخ في زمانه هامش أقول بل وصل الشيخ عز الدين إلى درجة من الشهرة لم يصل إليها الشيخ الموفق فصار يلقب بسلطان العلماء وانتهت إليه الرئاسة في مصر بلا نزاع من العلماء ولا من السلاطين والحكماء واعترف له العلماء بالاجتهاد المطلق انتهى الهامش قال ابن رجب مع أنه يسام الشيخ في زمانه انتهى فانظر إلى الإنصاف وقال العلامه الأديب الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل وأمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم ويذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من أصحابه وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي كفى الخلق بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغني بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي وروضته ذات الاصول كروضه اماست بها الأزهار أنفاس شمالي تدل على المنطوق اقوى دلاله وتحمل في المفهوم أحسن محملي وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن وقيل إن له قصيدة في عويص اللغة طويلة وله مقطعات من الشعر منها قوله اتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريبي أغرك انت خطتك الرزايا فكم للموت من سهم مصيب كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيب إلى كم تجعل التسويف دأبا أما يكفيك إنذار المشيب أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك افراط النحيب وله ايضا أبعد بياض الشعر اعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لا يخبرني شيبي باني ميت وشيكا وينعاني الي فيصدق. تخرق عمري كل يوم وليلة فهل مستطيع رفو ما يتخرق كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكن أو معول يتحرق إذا سئلوا عني اجاب واعول وأدمعهم تنهل هذا الموثق وغيبت في صدع من الارض ضيق واودعت لحدا فوقه الصخر مطبق ويحثو علي الترب اوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق فيا رب كلي مؤنسا يوم وحشتي فاني لما انزلته لمصدق وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفق انتهى الوجه الأول ومن كلامه أيضا ما ذكره أبو شامة وهو لا تجلس بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أتركه اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره تثقها على الموفق خلق كثير منه مبن أخيه الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر شارح المقنع وغيره وسمع منه الحديث خلائق من الأئمة والحفاظ وغيرهم وحدث ببغداد وغيرها وكانت وفاته يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين بمنزله بدمشق وصلي عليه من الغد وحمل الى سفح قاسيون فدفن به وكان الجمع عظيما امتد الناس في طرق الجبل فملؤوه كان للموفق اولاد ذكور واناث ماتوا كلهم في حياته ولم يعقب من اولاده سوى ولد يقال له عيسى فانه خلف ولدين صالحين وماتا وانقطع عقبه قلت لئن انقطع عقبه من الأولاد فلم ينقطع أثره من العلم قال الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى ابن محمد بن خلف بن راجح المقدسي يرثي الموفق لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه والعالم والزاهد المتوردع هامش كذلك وانما يتم وزنه باشباع ضمه ميما العالم كما اشبع مدلوله من العلم وكان له ان يقول والزاهد العلامه المتوردع انتهى الهامش بحر العلوم أبو الفضائل كلها شمل الشريعة بعده لا يجمع كأن ابن أحمد في مقام محمد انهالهم امر أمر إليه يفزع فيبين مشكله ويوضح سره ويذب عن دين الإله ويدفع ببصيرة يجل الظلام ضياؤها تبدي العجائب نورها يتشعشع فاليوم قض أضحى الزمان وأهله غرضا لكل بلية تتنوع والعلم قد أمسى كأن بواكيا تبكي عليه وجله متقطع وتعطلت تلك المجالس وانقضت تلك المحافل ليتها لو ترجع هيهات بعدك يا موفق نرتجي للناس خيرا او مقالا يسمع لله درك كم لشخصك من يد بيضاء في كل الفضائل ترتع قد كنت عبدا طائعا لا تنثني عن باب ربك في العبادة توسع كم ليلة احييتها وعمرتها والله ينظر والخلائق هجعوا تتلو كتاب الله في جنح الدجا كزبور داود النبي ترجع لو كان يمكن من فدائك رخصة لفدتك أفئدة عليك تقطع كلمة في فوائد كتاب المغني يقول محمد رَشِيدٌ رضا صاحب منار الإسلام كنت رأيت كلمة سلطان في عصره الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في تفضيل كتابي المحلى لابن حزم والمغني للشيخ الموفق على غيرهما من كتب الفقه الاسلامي قبل ان اراهما فدعتني الرغبة في تعرف قيمة هذه الشهادة الى الاختلاف الى خزانة الكتب الكبرى المكتبة النصرية مرارا للنظر في الكتابين وقرأت عدة مسائل من كل منهما رأتها كافية في معرفة قيمة الشهادة وصحة الحكم، وعلمت أن العلماء الذين قالوا إن ابن عبد السلام وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق لم يكن لم يقولوا إلا الحق. فأما كتاب المحلى فهو كتاب إجتهاد مطلق، وصاحبه أبو محمد ابن حزب إمام الظاهرية في عصره هو صاحب القلم السيال واللسان الفصيح والحجة الناهضة والعارضة التي تقبل معارضة. ولولا سلاطة لسانه في الرد على مخالفيه من أئمة اصحاب الرأي واهل القياس لاتسع نطاق مذهبه وكثر الانتفاع بالمحلى وغيره من كتبه فهو يذكر المسألة ويستدل عليها ويرد على المخالفين فيها على قواعد الظاهرية من الاخذ بالنصوص المأثورة او البراءة الاصلية ولكنه لا يكتفي بمقارعتهم بالدليل بل يرميهم بالجهل والتضليل، غير هياب لعلو أقدارهم، ولا وجل من كثرة أتباعهم وأنصارهم، وإذا أراد الله تعالى أن يتجدد فقه الإسلام فلا بد أن يعرف المجددون له من قدر كتابه، ما عرف العز بن عبد السلام، ولا بد أن يطبعوه في يوم من الأيام، وأما المغني فصاحبه الموفق فقيه حنبلي وهو مع ذلك محدث أثري وقد ألف عدة كتب في فقه الحنابلة وأراد أن يكون كتابه المغني في فقه المسلمين كاف فهو يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين ويحكي أدلة كل منهم وإذا رجح مذهب الحنافلة في كثير من المسائل فهو لا ينتقص غيرهم ولا يحمله التعصب على كتمان شيء من أدلتهم وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل فهو لا ينتقص غيرهم ولا يحمله التعصب على كتمان شيء من أدلتهم ولا على تكلف الطعن فيها كما يفعل أهل الجمود من المقلدين فالمزية الأولى لكتاب المغني أنه لخص لنا مذاهب فقهاء المسلمين المجتهدين بأدلتها في أمهات الأحكام ومهمات المسائل فأغنانا عن مراجعة كتب المذاهب الكثيرة فيما نحتاج إلى الوقوف عليه منها وعن مراجعة كتب السنن والآثار لمعرفة أدلتها ومذاهب الصحابة والتابعين ومسائل الإجماع والخلاف على أن المصنفات التي تتوسع في رواية هذه الآثار لم تطبع ونسخها الخطية قليلة الوجود كمصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأثرم وابن المنذر ومن المعلوم أن كتب فقه المذاهب المتبعة والخلاف منها ما لا تذكر فيه الأدلة ومنها ما يذكر فيها وما يؤيد مذاهب مصن فيها ويضاعف المذاهب المخالفة لها ولو بضروب من التأويل والتحريف وتضعيف الأحاديث التي لا توافق مذهب المؤلف وإن كانت صحيحة أو حسنة إن أمكن وتقوية الأحاديث التي توافقه وإن كانت ضعيفة أو السكوت عن نقل الطعن فيها وصاحب المغني لا يتعمد مثل هذا فهو يرجح ما يعتقد رجحانه من أدلة الحنابلة ولا يتكلف الطعن في أدلة من خالفهم ولولا هذا وذاك لما فضله ابن عبد السلام على كتب الشافعية وكان من أجل علمائهم وهي التي يشهد لها من لم يعرف من مزايا تحريرها ما يعرفه هو بأنها فاقت سائر المذاهب في دقة التحرير والاستدلال والجزم بالصحيح من الأقوال وكان يعتمد على مراجعته في الفتوى اذ صار يفتي بالدليل ويسلك سبل الاجتهاد عرفت المغني فتمنيت لو يسخر الله تعالى من يطبع ليتم نفعه الذي هو عندي فوق ما كان عند العز بن عبد السلام وكان صديقنا حسن باشا عاصم خادم الأمة والمله رحمه الله تعالى يقول إذا يسر الله لن أطبع كتاب المحكم لابن سيدة فإنني أموت آمنا على اللغة العربية أن تموت ذلك لما سمعه من إمام اللغة في هذا العصر الشيخ محمد محمود الشنقيطي رحمه الله من الثناء على المحكم وعلى النسخة الصحيحة الموجودة منه في المكتبة المصرية وكان كلما قال لي هذه الكلمة أقول له وإذا يسر الله تعالى لكتاب المغني ما يطبعه فأنا أموت آمنا على الفقه الإسلامي أي يموت ثم ما زلت أفكر في السعي لطبعه إلى ان هداني الله تعالى إلى تبليغ أمنيتي هذه إلى جلاله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إمام نجد وملحقاتها فبلغت عنه أولا أنه أيد الله تعالى به العلم والدين وأعز بسيفه الإسلام والمسلمين عازم على طبع هذا الكتاب مع كتب أخرى لإحياء العلم وتوسيع نطاق بلاده ثم خاطبني هو اخرا في طبعه مع كتاب الشرح الكبير وطبع تفسير تفسيري ابن جرير وابن كثير وكتب أخرى من كتب السنة والفقه وتلا ذلك ارساله المغني والشرح الكبير للمقنع ليطبع مع غيرهما, ليطبع مع غيرهما مما عزم على طبعه وقد شرعنا في طبعهما والمطبعة غير مستعدة لإنجاز مطبوعات كبيرة كثيرة فأخذنا في إعدادها لذلك وسيحصل المراد عن قريب فضل الله تعالى وقوته هامش كانت هذه المقدمة للمغني والشرح الكبير انتهى الهامش وإن وقد نجز الجزء الأول من الكتابين نبين بالإيجاز فوائدهما للأمة الإسلامية وكونهما في الفقه الإسلامي العام لأفقه الحنابلة وحدهم فنقول تحقيق الحق في اختلاف الأمة وشيرة الائمه قال الله تعالى إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم تعبدون وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأعضاء الجسد الواحد ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع، ولو في الأمور العادية، ولما كان الاختلاف في الفهم والرأي من طباع البشر، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، ولذلك خلقهم خص الاختلاف المذموم في الإسلام بما كان عن تفرق أو سبب للتفرق، وجرى على ذلك السلف الصالح. فحضروا فتح باب الآراء في العقائد وأصول الدين وحتموا الاعتصام فيها بالمأثور من غير تأويل وخصوا الاجتهاد بالأحكام العملية ولا سيما المعاملات وكان بعضهم يعذر كل من خالفه في المسائل الاجتهادية ولا يكلفه موافقته في فهمه ثم إن كثيرا من كبار العلماء حاولوا أن يجعلوا اختلاف العلماء في مسائل الأحكام رحمة بهذه الأمة وتحقيقا ليسر دينها الذي ثبت بنصوص الكتاب والسنة ويتقوا ما حذر الله تعالى في كتابه من مضار التفرق والاختلاف الذي أفسد على الأمم السابقة دينها ودنياها وأنذرنا الله تعالى أن نكون مثلهم بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقد وجد في بعض الكتب حديث مرفوع اشتهر على الألسنة وهو اختلاف امة رحمة ولما لم يوجد له سند في شيء من كتب السنة قال بعضهم لعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا احتراما لمن ذكروه في كتبهم بالقبول او التسليم وحرصا على العمل بمعناه ولكن المتعصبين للمذاهب أبوا أن يكون الاختلاف رحمة وشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه وعدم الترخص للمنتمين إليه في تقليد غيره ولو لحاجة أو ضرورة وكان من مناظرتهم في ذلك ومن طعن, ومن طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ والتراجم وغيرها كالإحياء للغزالي وصار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله لمذهب غير مذهبه كالبعير الأجرب بينهم وقد وقع من الفتن بين المختلفين في الأصول وفي الفروع ما سود صحف التاريخ على أن الخلاف في الفروع أهون وأقل شرع وقد ضعف في هذا الزمان بضعف أسبابه في أكثر البلاد وقد ضعف في هذا الزمان بضعف أسبابه في أكثر البلاد ولكننا لا نزال نسمع بمنكرات قبيحة منه في أخرى من ذلك أن بعض الحنفية من الأفغانيين سامع رجلا يقرأ الفاتحة وهو بجانبه في الصف فضربه بمجموع يده على صدره ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت وبلغني ان بعضهم كسر سبابة مصل لرفعه اياها في التشهد وقد بلغ من ايذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في اخر القرن الماضي ان ذهب بعض الشيوخ الشافعية الى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له قسم المساجد بيننا وبين الحنفية فان فلانا من فقهائهن يعدنا كاهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من خلافهم في تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية وقول بعضهم لا يصح لأنها تشك في إيمانها يعني أن الشافعية وغيرهم من الأشعرية يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله وقول آخرين بل يصح نكاحها قياسا على الذمية، فأين هذا التعصب والإيذاء والتفريق بين المسلمين بالآراء الاجتهادية من تساهل السلف الصالح واخذهم بما اراده الرحمن من اليسر في الشرع وانتفاء الحرج فيه واتقائهم التفريق بين المسلمين بظنون اجتهاديه رجح بها كل ناظر ما رآه اقرب الى النصوص او الى حكمة الشارع حتى كان أشهر الأئمة لا يستحلون الجزم بالحكم فيها فيقول أحدهم أكره كذا أو أستقبحه أو أخشى أن يكون كذا أو لا ينبغي أو لا يصلح أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسن. ويقول في مقابل ذلك يفعل السائل كذا احتياطا أو أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي أو هذا أحسن هكذا كان يقول الامام احمد في المشائل أو او فيما لا نص صريحا فيه من الكتاب او السنة ويؤثر نحوه عن غيره ولكن مدوين المذهب جعلوا هذه التقوى والورع والتشفيع قواعد له في احكام التكليف وطرق الاستنباط والاستدلال وصارت الحنابلة فرقة ذات مذهب مستقل في الفروع بل صار المتكلمون يعدونهم فرقة مستقلة في اصول العقائد ايضا وإنما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إماما لجميع أهل السنة في الأصول والفروع باستمساكه في أصول الدين والعبادات بنصوص الكتاب والسنة وما صح عن علماء الصحابة من فهم وهدى وعمل مفسر لهما ولكن أصحابه وتلاميذه حرصوا على ما نقلوا عنه من فهم واستنباط أن يضيع فدوانوه لا ليقلد لذاته بل لأجل فتح أبواب العلم وتسهيله لطالبيه من الأفراد في العبادات ومن الحكام في الأمور القضائية والدولية وكانوا يقرنونه بأدلته ليكون الدليل هو العمدة في العمل والترجيح بينه وبين غيره ولم يقصد أحد منهم أن يكون شارعا أو كالشارع في كونه يتبع لذاته فضلا عن التزام طائفة من الأمة للتعصي له بمثل ما وقع ولا أن تفترق الطوائف المقلدة لكل منهم وتتعادى فتكون كمتبع الشرائع المتعددة المختلفة هذه معاص مجمع على تحريمها قال الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي في أول مختصره المشهور بعد البسملة ما نصه قال أبو إبراهيم ابن يحيى المزني رحمه الله اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وبالله التوفيق انتهى وقال ملا علي القارئ الحنفي المحدث في رسالته التي ألفها في إشارة المسبحة وقد اغرب الكيداني حيث قال العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابه كأهل الحديث أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم من شأه الجهل لقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حصن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا وارتداده صريحا فهل لمؤمن ان يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله ان يكون متواترا ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا والحال ان الامام الاعظم والهمام الاقدم قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة إلى آخره ما قاله ليثبت به أن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله في الاتباع تقتدي رفع المسبحة في التشهد لثبوت الحديث به ولكن المتعصبين الذين يقطع بعضهم اصبع من رفع سبابته وإقابا له على عدم تقليده لمن حرمه من اهل مذهبهم لا يعلمون انهم هم الذين يرتكبون المحرم بالاجماع اي على الواجب او المندوب بالاجماع او بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا على مخالفه سنته صلى الله عليه وسلم كما سمعته باذني من بعد طلاب من بعض طلاب العلم الافغانيين في مسجد لاهور الجامع في الهند وقد سألتهم عن صحة ما نقل عن بعض اهل بلادهم في ذلك فقالوا نعم وعللوه بانه عقاب على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك سنته اي وعلى عداوة شرع الله تعالى واستحلال ما حرمه اذ قال بعض فقهائهم بتحريم رفع الاصبع في التشهد والتحريم في عرف اهل الاصول خطاب الله المقتضي للترك اقتضاء جازمة واين هذا الخطاب الالهي القطعي هل هو قوله مثل الكيداني المصرح بمخالفة اهل الحديث أدلة احكام الشرع العملية الصفحة الحادية والعشرون ان الاحكام العملية التي هي موضوع الفقه منها ما ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه كاركان الاسلام وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو ما يكون باتباعه المؤمن به مسلم وبجحده او استحلاله او استحلال مخالفته كافرا وبمخالفته فاسقا على التفصيل المعروف ومنها ما هو محل النظر والاجتهاد وهو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة للاختلاف في رواية النصوص او في دلالتها او لعدم العلم بالنص والرجوع في الاستنباط الى القواعد العامة او القياس المختلف في حجيته هامس أنكرت الظاهرية من أهل السنة وبعض المعتزلة حجية القياس مطلقة ومنعه بعض الأصوليين في أسباب الأحكام وفي الحدود والكفارات وبعضهم في العبادات لأنها هي المرادة بإكمال الله الدين وخصها بعضهم بالأمور التعبدية ككل ما لا يستقل العقل به من الأحكام ومذهب مالك الأخذ في العبادات بظواهر نصوص الكتاب والسنة واعتبار المصالح والتوسع في الاجتهاد في الأحكام الدنيوية. انتهى الهامش. وكانوا متفقين على أن من خالف مضمون نص لم يبلغ أو معنا أو معنى نص غير قطعي الدلالة لأنه لم يظهر له أو بذل جهده في استبانة مراد الشارع. في مسألة فترجح عنده فيها شيء فعمل به مخطئا فهو معذور فهل يكون بمخالفته لاجتهاد غيره مأزورا غير معذور إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل قوله تعالى في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما نص في تحريمهما على جميع الأمة وإنما حرمهما به على نفسه من فهم منه الدلالة على التحريم فترك شرب الخمر والمقامرة وهو ما يقطع بمثله الفقهاء كافة حتى إذا ما نزل فيهما وفي الأنصاب والأزلام إن ذلك كله رجس من عمل الشيطان والأمر القطعي بالتحريم وهو قوله تعالى فارتنبوه إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون أجمعوا على تركه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما يخاطب به كل مؤمن وأهرق جميع الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر ما كان عندهم منها فأخذ علماء السلف من هذا أن التشريع العام ما كان بهذه الدرجة من الصحة والصراحة القطعية في النصوص وأنما دونه مما فيه مجال للاجتهاد في الرواية أو الدلالة محل ساعة لا يكلف كل مؤمن الأخذ بها وإنما يكلفه من ثبت عنده او وثق بعلم مفتيه به ودينه فقلده فيه ولم يكونوا يبيحون أن يكون مما يجبر عليه أحد أو تفرق كلمة المسلمين فيه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر كل من المختلفين في الفهم على اجتهاده فيما هو محل الاجتهاد كمسألة نهيه عن صلاة العصر إلا في قريضة أقر من أخذ منهم بمنطوق النهي فلم يصلها إلا في قريضة ومن صلى أولا ثم أدرك معه قريضة لأنهم فهموا أن المراد من النهي عدم التخلف عن الخروج وإدراك قريضة في الوقت المراد وبناء على هذا لم يرضى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يحمل المنصور العباسي جميع المسلمين على العمل بمواطئه على ما كان من تحريه في روايته ومن مواطئة علماء دار الهجرة له عليه وبناء عليه كان الإمام المجتهد منهم ينهى من يستفتونه أن يتخذوا فتواه دينا يتقلدونه أو أن يجعلوه سببا للتفرق وبناء عليه كان أحدهم يأخذ باجتهاد غيره ترخصة أو موافقة لجماعة المسلمين روي عن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الحجامة والفصد فسئل عما رأى الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضع أي صلي خلفه فقال كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب وفي رواية أنه قال للسائل أأنهاك أن تصلي مع فلان وفلان؟ وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم ولكن أبا يوسف رأى هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضا وكان مالك أفتاه بأنه لا وضوء عليه إذا هو احتجم فصلى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة واغتسل أبو يوسف في الحمام وصلى الجمعة ثم أخبر بعد الصلاة أنه كان في بئر الحمام فأرى ميت فلم يعد الصلاة وقال نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يكن هذا تقليدا منه لأنه يعرف دليله وهو حديث القلتين الذي ذكره ولكنه غير قطعي الرواية والدلالة كما أنه ليس دون قولهم في حد الماء الكثير ونقل أن الشافعي رحمه الله ترك القنوت في الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم لعله في المكان المعروف اليوم بالأعظمية من ضواحي بغداد فقال الحنفية إنه فعل ذلك أدبا مع الإمام وقال الشافعية بل تغير اجتهاده في ذلك الوقت والظاهر مما تقدم أنه لم يرد أن يخالف جماعة من المسلمين مخالفة عملية في مسألة اجتهادية غير قطعية فإن اختلاف الظاهر من أسباب اختلاف البواطن كما يؤخذ من حديث عباد الله لتسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه الجماعة من حديث النعمان بن بشير مرفوعة ولكن سقط من رواية البخاري كلمة عباد الله قال النووي في شرح مسلم بعد ذكر جمل الوجوه على حقيقتها والاظهر والله اعلم ان معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان اي ظهر لي من وجهه كراهة. لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن انتهى ويؤيده رواية أبي داوود له بلفظ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ويؤيد المعنى من المعقول والتجارب ما ثبت من أن الاتفاق في العادات واللباس من أسباب التآلف والاختلاف والاختلاف فيها من أسباب التناكر والتنافر فكيف إذا كان الخلاف في الدين وكان كل فريق يعتقد أن الآخر مخالف بمخالفته لله ولرسوله بدعواه أن ما عليه أهل مذهبه هو الحق وما خالفهم فيه غيرهم باطل ولكن المتعصبين للمذاهب لا يفقهون ما يفقهه مثل الشافعي من حكم الدين ومقاصده فهم يتحرون مسائل الخلاف ويلتزمونها من حيث يترك بعضهم العمل بكثير من مسائل الاتفاق وان كانت مجمعا عليها ولهم اشد تستمساكا بخلاف الذين يعيشون معهم منهم بخلاف البعداء عنهم فهم يقيمون في المسجد الواحد جماعتين او اكثر في وقت واحد ويرسل بعضهم يديه ويقبضها بعض في الصف الواحد وبذلك جعل اختلاف الاجتهاد بين العلماء نقمة على حين كانت تعد عند أولئك العلماء نعمة وإنما سبب ذلك اتباع الأهواء وتنازع الزعماء الذين ورد في وصفهم الأثر بأنهم أشد تغيرا من التيوس في زروبها وما أغراف المذاهب المتبعة بالتعصب الذي أطال أبو حامد الغزالي نعيه عليهم في إحيائه إلا حب الرياسة كما قال بل ما اغراهم بالاشتغال بها دون غيرها الا ما بينه المقريزي المؤرخ الحكيم من وقف الاوقاف عليها والتزام بعض الملوك والامراء لتقليد بعضها والحكم به ولولا ذلك لفعلوا باقوال أئمة هذه المذاهب ما فعلوه باقوال غيرهم من علماء الصحابة والتابعين من المزج وعدم الافراد بالتأليف والتدريس. انتهى الشريط الاول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وجملة القول ان التفريق بين المسلمين باختلاف المذاهب والاراء وتعصب كل شيعة لمذهب منها في الاصول او الفروع هو من اكبر الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب والسنة القطعية المجمع عليها ولا شيء منها بقطعي مجمع عليه فمن مقتضى أصولهم كلهم وجوب ترك كل أسباب هذا التفرق والاختلاف حتى قال الغزالي في القصة في المستقيم بالاكتفاء بالعمل المجمع عليه وعد المسائل الظنية المختلفة فيها كان لم تكن ثم إنما ترتب على التفرق من الضرر والفساد المدون في التاريخ والذي أفضى في هذه الازمنه إلى ضعف المسلمين وذهاب ملكهم وتمكين الأجانب من الاستيلاء على بلادهم وما زالوا ينفرون بعض المختلفين في المذاهب من بعض كما هو واقع في اليمن ونجد مع غيرهما من بلاد العرب كل ذلك مما يؤكد وجوب تلافي شرور هذا التفرق وجمع الكلمة ووحدة الأمة وكان هذا الغرض من أهم ما أنشأنا لأجله مجلتنا المنار وأول ما كتبناه من التفصيل في ذلك محاورات المصلح والمقلد التي نشرت في المجلدين ثلاثة وأربعة أي من أكثر من ربع قرن ثم جمعت في كتاب مستقل منذ بضع عشرة سنة بعد هذا التمهيد أقول إن للمسلمين في هذين الكتابين المغني والشرح الكبير للمقنع بضع فوائد أحدها أنهم باطلاعهم على أدلة الأحكام يكونون على حظ من البصيرة في دينهم كما وصف الله تعالى رسوله وأتبعه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ثانيها أن المتلقي لاحكام دينه من فقه أي مذهب من المذاهب المدونة يخرج باطلاعه على أدلتها في الكتابين من ربقة الجمود على التقليد المحض المذموم في القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه الأئمة في من يتلقى العلم عنهم كما تقدم ثالثها أن من اطلع على أقوال أئمة السلف وعلماء الأمصار أصحاب المذاهب المختلفة وأدلتهم عليها بالطريقة التي جرى عليها صاحب المغني وتلميذه صاحب الشرح الكبير من احترام الجميع وتقديم الاقدام في التاريخ على غيره في الذكر غالبا يكون جديرا باحترام جميع العلماء وجميع المذاهب وعدم جعل المسائل الخلافية سببا للتفرق او التعادي بين المسلمين ولا للتفاضل المفضي الى ذلك فان المقلد لأي واحد منهم ينبغي ان يقتدى به في سيرته وهديه رابعها ان يعلم ان من ادلتهم ومداركهم ما هو مستند الى نصوص الكتاب والسنة القطعية او الظنية وما مستنده القياس أو الاستنباط من القواعد العامة أو الخاصة بمذهب دون مذهب كالمصالح عند المالكيه وغيرهم والاستحسان عند الحنفية وبهذا يعلم غلط من زعم أن المسلمين استمدوا أحكام المعاملات من القوانين الرومانية ومن زعم أن جميع ما يذكر في كتب الفقه هو من شرع الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى رتب عليه بعضهم أن من أنكر شيئا منه أو اعترض عليه يكون مرتدا عن الإسلام وفي بعض هذه الكتب أن من عمل عملا يعد في العرف إهانة لشيء من هذه الكتب أو لورقة فتوى عالم يحكم بردته ويقتل إذا لم يتب ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يريثه أولاده لأنه أهان شرع الله ويلزم منه كذا وكذا بل قال إن إهانة العالم كفر لأنها إهانة للشرع إلى آخره فهذه تجديدات ردها المحققون والحق أن أكثر ما في كتب الفقه مسائل اجتهادية وآراء ظنية مستنبط بعضها من أقوال فقهائهم أو من علل دقيقة من علل القياس ينكر مثلها أكثر علماء السلف الصالح فهي تحترم كما يحترم ما يخالفها في المذاهب الأخرى على سواء من باب احترام العلم واستقلال الرأي وعدم جعل الخلاف ذريعة للعداوة والبغضاء في الأمة الواحدة المأمورة بالاتفاق والاعتصام ولكن لا يتخذ شيء منها من قواعد الايمان ولا يعد مخالفه كافرا ولا عاصيا لله تعالى سواء كان مستدلا او مقلدا لغيره في مخالفتها ولا يجعل ضعف شيء منها مطعنا في اصل الشريعة كما يفعل ذلك بعض اعداء الاسلام بل يستعان بمجموعها على التيسير على الناس كان كبار علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من مجتهد السلف يتحامون أي يسموا ظنونهم الاجتهادية حكم الله وشرع الله بل كان عظمهم قدر واوسعهم علما يقول هذا مبلغ علمي واجتهادي فإن كان صوابا فمن الله وله الفضل وإن كان خطا فمني ومن الشيطان وكان مما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجيش أو السرية قوله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 لا يجوز للمفتي والحاكم أن يقول هذا حكم الله أو أحل الله أو حرم الله لما يجده في كتابه الذي تلقاه عما قلده وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية حضر مجلسا ذكرت فيه قضية وقيل حكم فيها بحكم الله فقال بل حكم فيها برأي زفر بن الهذيل. هذا في أصول التقليد المحض. ولقد صرنا إلى عصر كثر فيه استقلال الفهم والرأي مع قلة الإلمام بعلوم الدين فصار الدعوى كون كل ما في تلك الكتب الفقهية من دين الله وأحكامه التي خاطب بها إبادة منفرة عن دين الله تعالى وسببا للارتداد والإلحاد فينبغي أن يقال إنها مستندة إلى الشرع باجتمالها على نصوصه وجعلها هي الأصل وببناء الاجتهاد فيها على أصول ثبتت فيه ولكن كل اجتهاد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب خامسها أن الذي يقرأ الكتابين أو يراجع المسائل فيهما يقف على مسائل الإجماع هامش ولكن لا يخلو من خطأ الإجماع ومنه ما يستدل عليه بعدم العلم بالمخالف. انتهى الهامش وهي الواجبة قطعا على جميع المسلمين فلا يسعى أحد منهم ترك شيء منها الا بعذر شرعي والواجب ان تراعى في فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين كافة على الاطلاق اما المسائل الخلافية فانما يؤمر بالواجب او المندوب وينهى عن المحرم او المكروه منها من يعلم ان المأمور او المنهي عنه موافق له في اعتقاده سواء كانت الموافقة عن دليل او عن اتباع مذهب من المذاهب او كان يرجو قبول قوله فيه او دليله عليه وقد صرحوا بانه ليس للشافعي ان يأمر الحنفي بالوضوء من لمس المرأة او ان ينكر عليه الصلاة اذا لم يتوضأ منه وما اشبه ذلك ومنها وهو المراد مما قبله انها هي الجامعة بين المسلمين والمناط للاتفاق والوحدة التي تقتضيها أخوة الايمان وهو أهم ما نقصد إليه من كتابتنا هذه سادسها أنه يعلم من أدلة المذاهب أن جل الأحاديث التي يحتج بها أهل الحديث على أهل الرأي وعلى القياسيين من علماء الرواية هي من أحاديث الاحاد التي لم تكن مستفيضه في العصر الأول أو نقل عن الصحابة والتابعين خلاف في موضوعها فعلم بذلك انها ليست من التشريع العام الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وليست مما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ الشاهد فيه الغائب بل كانت مما يرد كثيرا في استفتاء مستفت عرضت له المساله فسال عنها فاجيب ولعله لو لم يسال لكان في ساعة من العمل باجتهاده فيها ولكان خيرا له وللناس إذ لو كانت من مهمات الدين التي أراد الله تكليف عباده إياها لبينها لهم من غير سؤال فإنه تعالى أعلم بما هو خير لهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال ونهى عنها لألا تكون سببا لكثرة التكاليف فتعجز الأمة عن القيام بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ورواه الدار قطني من وده آخر وقال فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم الآية وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها وأحد حدودا فلا تقربوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدار قطني عن أبي ثعلبه الخشني مرفوعا، وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه والنووي في الأربعين وله شواهد في مسند البزار ومستدرك الحاكم وصححه وغيرهما وفوق كل هذا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن الجهل الفاضح والجناية على الدين أن تهمد دادما هذه القواعد والأصول القطئية بأقيسة من ظنون الرأي والقياس وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل مستفت بما يناسب حاله وأن بعض فتواه كانت رخصا خاصة أو عامة ومن ذلك أنه رخص لعقبة بن عامر ولأبي بردة بن نيار بأن يضحي بالجذأ أو العتود من المعز وهو ما رعى وقوي وأتى عليه حول وقال الجوهري وخيره ما بلغ سنة والحديث متفق عليه والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يمنعون التضحية بالجذع من المعز ومنه على قول حديث طلق ابن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم له إنما هو بضعة منك رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني وصححه بعضهم واختلفوا في التصحيح والترجيح بينه وبين حديث بسرة عند الخمسة أيضا من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ والمحققون من أهل الحديث على ترجيح حديث بسرة وأما العمل فقد روي الخلاف فيه عن بعض كبار الصحابة والتابعين وأهل البيت وعلماء الأمصار وحمل الشيخ عبد الوهاب الشعراني الحديثين في ميزانه على مرتبتي التخفيف والتشديد أي العزيمة والرخصة هامش أي العزيمة الموافقة لحال أحدهما والرخصة المناسبة لحال الآخر انتهى الهامش كما فعل في جميع مسائل الخلاف وعلل ذلك بعلل بعضها منقول وبعضها لا يعرف مثله إلا عن جماعه الصوفية ككون سؤر الكلب يقص قلب من شربه او شرب من الاناء الذي ولغ فيه قبل غسله سبع مرات احداهن بالتراب وقد وافقه علماء عصره في مصر على قاعدته في ارجاع جميع مسائل الخلاف الى المرتبتين وكون اصلها كلها مستمدة من عين الشريعة على نحو ما فيه توجيه الكثير منها من البعد ولعله لرضاهم عن بناء ذلك على الاعتراف بأن جميع الائمه المجتهدين على هدى من ربهم وهذا حق من حيث أن المجتهد إذا أصاب كان له أجران وإذا أخطأ كان له اجر واحد كما ورد في الحديث الصحيح ولكن لا يمكن أن يكون كل اجتهاد صوابا وهدى وكل قول قاله المجتهد حقا أما العزائم والرخص في الشريعة فحق لا ريب فيه وفي الحديث المرفوع إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وصححوه وهو عام وليست العزائم للخواص والرخص للعوام إلا من حيث الخلق والطبع للشرع نصوص الكتاب والسنة في الطهارة والنجاسة الصفحة التاسعة والعشرون وأظهر المسائل في قاعدة الشعراني ما يدخل في أبواب الطهارة فإن القطعي منها في القرآن أن الماء مطهر وطهور وأن الله يحب المتطهرين وأن طهارتي الوضوء والغسل فرضان وشرطان للصلاة وقوله تعالى وفي ذك فطهر وقوله في القرآن لا يمسه إلا المطهرون وأن التيمم واجب عند استعمال الماء لفقده أو للمرض وقفة هامشية للقارئ جاءت بهذه الصيغة ولعل صحتها وأن التيمم واجب عند تعذر استعمال الماء لفقده أو للمرض انتهت الوقفة وأما السنة فلم يرد فيها تفصيل قطعي لأعيان النجاسات وأنواع المطهرات وكان الاعرابي يجيء من البادية فيسلم فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو يأمر أصحابه بتعليمه ما أوجب الله عليه من الوضوء والغسل والتيمم وأركان الإسلام وحديث الأعرابي الذي هو عمدة جميع الفقهاء في تحديد أركان الإسلام مشهور. ولو كان هناك نجاسات حكمية تطهيرها تعبدي تتوقف معرفتها على نصوص تفصيلية خاصة لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلقينها للأعرابي وأمثاله كسائر قواعد العبادة التي كان يتعلمها كل من أسلم ويبلغها الشاهد الغائب كما كانوا يعلمونهم الوضوء والغسل والصلاة مثلا ولم تترك النصوص المجملة الواردة في الطهارة وطلب النظافة بغير بيان تفصيلي والذي يفهمه اهل لغة الشرع من ذلك الاطلاق هو طلب التنزه عن جميع الاقدار والتطهر مما يصيب البدن او الثوب او المكان منها ليكون المؤمن نظيف الظاهر بقدر ما يتأثر له حسب حاله واجتهاده كما يجعله الايمان نظيف الباطن فالنجس في اللغة هو المستقذر الذي تنفر منه الطباع ولفظ النجس لم يرد في القرآن إلا في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الآية والمراد به المعنويه المعنوية للحسية إلا في قول للشيعة وورد لفظ الرجس في تسع آيات أكثرها قطعي في الرجس المعنوي واحتمال الحسي في موضعين منها أحدهما قوي وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو او لحم خنزير فانه رجس اي الخنزير او كل ما ذكر وثانيهما ضعيف جدا وهو قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان أما قوة الأول في الخنزير فلأنه كثير التتبع لأكل الأقذار دائما فهو تعليل لتحريم أكله دائما كتحريم الجلالة ما دامت تأكل القذر لا دائما وأما ضعف الثاني فلأن لفظ رجز خبر فلأن لفظ رجز خبر عن الخمر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة قطعا ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع بينه يوقع به العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولأن الخمر غير مستخذرة عند العرب ولا غيرهم وأما فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها هذان اللفظان في الاستعاذة وفي لحم الحمر الأهلية وفي وصف الرواف بأنه رجس وفي رواية ركس وهو تعليل لكونه لا يصلح للاستنجاء به ورد إن المسلم لا يندس حيا ولا ميتا وإن الماء طهور لا ينجسه شيء صححه أحمد وقيده الجمهور بعدم التغير بالنجاسة وبعضهم بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وسئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فأمر بحته وقرصه ونضحه أو رشه بالماء وهذا حديث متفق عليه وفي حديث آخر غسل الثوب منه بماء وسدر وعرض أن طهور عليني من الخبث دلكهما بالأرض وأن طهور كل أديم جلد دباغه وقال صلى الله عليه وسلم في الميتة إنما حرم أكلها رواه الجماعة عن ابن عباس المرفوع إلا ابن ماجه واستدل به من لا يقول بنجاستها وورد غسل الثوب من المني الرطب وتنحيته بأذخرة أو غيرها وفركه إذا جف واستدل بهما من قال بطهارته وفي حديث أم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال لها صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه الأربعة وصح الاستنجاء من البول والغائط بالحجارة وما في معناها وهي لا تزيل العين كلها ولا الأثر والأمر بغسل العضو من المذي لمن سال عنه وينضح الثوب بالماء من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولما لم يجد العلماء نصوصا قطعية في اعيان النجاسات والمطهرات غير امثال هذه الاخبار الاحادية اختلف اجتهادهم في فهمها بما نلخص اهم بالإجمال. المذاهب في النجاسات والمطهرات قال الامام ابن رشد الحفيد الاندلسي في بداية المجتهد مع نصه واما انواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعة ميتة الحيوان للدم السائل الذي ليس بمائي وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرة وعلى بول ابن آدم ورديعه وأكثرهم على نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين هامش أي والفقهاء ومنهم الإمام ربيع شيخ مالك والإمام داود ومن المتأخرين الإمام الشوكاني انتهى الهامش واختلفوا في غير ذلك انتهى وقد خصر الإمام الشوكاني النجاسات في الروضة الندية بقوله والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقة وبول إلا الذكر الرضية ولعاب كلب وروث ودم حيب ولحم خنزير وفيما وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. انتهى. وقد علم منه الخلاف في الميتة والدم المسفوح وفي بعض ما ذكره هو خلاف أيضا كلعاب الكلب وممن قال بطهارته أكرم ومالك. فلف المجتهدون في المطهرات أيضا فمنهم من يحصر التطهير في الماء المطلق كالشافئية والحنابلة إلا ما ورد في الاستنجاء بالحجارة ونحوها وطهارة الجلود الميت بالدباغ وطهارة الخمر بتخللها بنفسها والماء المقيد كماء الورد لا يطهر عندهم ويجب عندهم في التطهير لا يطهر عندهم ويجب عندهم في التطهير إزالة عين النجاسة وصفاتها إلا ما عسر من لون وريح وشرطه أن يكون الماء واردا على المتنجس لا مورود إذا كان قليلا أي دون القل... القلتين وهم أشد الفقهاء توسعا في النجاسات وفي مذهبهم أن من خرج من بين أسنانه دم ولم يطهره بالماء المطلق بقي فمه نجسا وكانت صلاته وصومه باطلين وإن طال الزمن مع القطع بزوال النجاسة وأثارها ولو كان الصحابة يتطهرون من الدم لتواتر عنهم إذ كانوا في حروب متصلة ولم يكن لأكثرهم إلا ثوب واحد وقال الشافعي بالعفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف كأثر غجل الذبابة وقال الحنابلة بل لا بد من غسل ما تقع عليه وإلا لم يرى أثره وذهب الحنفية إلى أن كل ما يزيل النجاسة من المائعات مطهر وكذا صقل الجسم الصقيل كسيف والزجاج وكذا الشمس والهواء والنار وما يسمونه انقلاب العين كالصابون من الزيت النجس على خلاف في بعض الفروع وهؤلاء نظروا إلى مراد يعني من الطهارة وهو يحصل بذلك قال في بداية المجتهد إن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطهور يزيل النجاسة وعلى الاستنجاء بالحجارة واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا فهو يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت وبه قال أبو حنيفة واصحابه ثم ذكر ما وقع من الجدال بين الحنفية والشافعية في المسألة وكون إزالة النجاسة تعبديا أو معقول المعنى واضطرار الشافعيه إلى القول بأن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة بل قد تذهب العين ويبقى الحكم قال فبعد المقصد وقد كانوا اتفقوا مع الحنفيين على أن طهارة النجاسة ليست حكمية أعني شرعية ولذلك لم تحتج إلى نية إلى أن قال في هذا المعنى وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المعابع انتهى أقول ومن الغريب أن الذين قالوا بأن أحكام النجاسة وإزالتها تعبدية أدخلوا فيها القياس كقياسهم بدن الكلب وشعره على لعابه وقياس الخنزير على الكلب في كونه يغسل مما أصابه سبع مرات إحداهن بالتراب وكان الحامل لهم على هذا التشديد في أمر النجاسة القول بوجوب إزالتها وأجعله شرطا لصحة الصلاة وهذا محل خلاف أيضا قال في بداية المجتهد وأما الطهارة من النجاسة فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز, ويجوز أن لا يقول ذلك وحكى عبد الوهاب عن المذهب أي مذهب مالك قولين أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الآخر أنها ليست شرطا. والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة إلى آخره وقد استقص الشوكاني في نيل الأوطار كلما استدل به على اشتراط الطهارة من النجاسة في صحة الصلاة وبيّن أنه ليس فيه شيء يدل على الشرطية ولكن قد يدل بعضها على وجوب إزالتها قال وكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده مذهب ضعيف وبين مطلق الوجوب والشرطية بون بعيد انتهى وجملة القول أن القطعية المجمع عليه هو أن الطهارة مطلوبة شرعا وأن المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء والتيمم عنهما عند فقد الماء أو التضرر باستعماله. وأن مراد الشارع منها النظافة مع مراعاة اليسر وعدم الحرج كما قال تعالى بعد آية المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وإزالة النجاسة أولى بهذا ولذلك ترك تفصيل أمرها لاجتهاد الأمة فاختلف اجتهاد علمائها بما ذكرنا المهم منه مجملات. فنظر بعضهم إلى أكمل ما يحصل به مراد الشارع كالشافعية والحنابلة وبالغوا فيه ونظر بعضهم إلى أدنى ما كلفته الأمة وأيسر ما يطلب من بدوها وحضرها وغنيها وفقيرها كالمالكية وتوسط بعضهم فشددوا في بعض الفروع وتساهلوا في بعض كالحنفية وقد تقدم أن الأئمة لم يكونوا يعدون اجتهادهم تشريعا عاما تكلفه الأمة كما تكلف العمل بنصوص الكتاب والسنة القطائية الرواية والدلالة ولا سببا للتفرق في الدين وأن بعض مقلدتهم شددوا وعسروا وجعلوا اختلافهم نقمة لا رحمة حتى قال بعض متفقهة هذا العصر بنجاسة كل ما دخلت فيه مادة, مادة الفول الكحول أو سبرتو. من أعطار وطيوب وأدهان وأدوية وهي كثيرة جدا عمت لها البلوى في الصيدليات والطب والصناعات وشبهتهم أن هذه المادة هي المؤثرة في الخمور المحرمة وفاتهم أنها هي المؤثرة في كل المختمرات المحللة بالإجماع كخميرة العجين أيضا على أن هذه المادة أقوى من الماء في التطصير وإزالة عين النجاسة وصفاتها كما شرحناه في مواضع من المنار. انتهى الوجه الأول. وإنما غرضنا هنا أن نبين أن يسر الشريعة وحكمة التشريع وكون الاجتهاد رحمة للأمة إنما يعرف من مجموع كلام المجتهدين. ويفوت من قصر نظره على مذهب واحد من مذاهبهم وأن طلاب الإصلاح للأمة الإسلامية ما زال يقترحون تأليف جمعية من علماء المذاهب المتبعة كلها تضع للأمة كتبا في العبادات والمعاملات تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة ومن جهاد جميع المجتهدين يراعى فيها اليسر ورفع الحرج ودرء المفاسد ومراعاة المصالح ومراعاة العرف وغير ذلك من القواعد العامة وهذان الكتابان من أعظم الوسائل لذلك فهو الفائدة السابعة لما تقدم من فوائدها وما وضعناه عليهما من التعليقات فبهذه النية ونسأله تعالى أي يعيد لهذه الأمة وحدتها وهدايتها وعزتها ولي يصلح آخرها إلا مع صلح به أولها والحمد لله أولاً وآخرة بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب قال الإمام العالم الأوحد الصدر الكامل السيد الفاضل شيخ الإسلام سيد العلماء إمام أهل السنة بقية السلف مفتي الأمة مؤفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه كما اختاره لنصر دينه وارتضاه الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطئات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار وكل شيء عنده بمقدار أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه وحضره على من استرذله وحرمه وخص به من خلقه من كرمه وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته ومنحهم ميراث أهل نبوته ورضيهم للقيام بحجته والنيابه عنه في الإخبار بشريعته واختصهم من بين عباده بخشيته فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل علامه زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وصلى الله على خاتم الانبياء وسيد الاصفياء وامام العلماء واكرم من مشى تحت قديم السماء محمد النبي الرحمه الداعي الى سبيل ربه بالحكمه والكاشف برسالته جلابيب الغمه وخير نبي بعث الى خير امه ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله برحمته وقوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتدائهم بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ثم اختص منهم نفرا أعلى قدرهم ومناصبهم وابقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه من اوفاهم فضيلة وأقربهم إلى الله وسيلة وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وازهدهم في الدنيا وأطوائهم لربه فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره ليعلم ذلك من اقتفى آثاره وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه تبركا بهم وتعريفا لمذاهبهم وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار والاقتصار من ذلك على المختار واعزو ما أمكنني عزوه من الأخبار إلى كتب الائمه من علماء الآثار لتحصل الثقة بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها فيعتمد على معروفها ويعرض عن مجهولها ثم بنيت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخراقي رحمه الله لكونه كتابا مباركا نافعا ومختصرا موجزا جامعا ومؤلفه إمام كبير صالح ذو دين أخو ورع جمع العلم والعمل فنتبرك بكتابه ونجعل الشرح مرتبا على مسائله وأبوابه ونبدأ في كل مسألة بشرحها وتبينها وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ثم نتبع ذلك ما يشابهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتحصل المسائل كتراجم الأبواب وبالله أستعين فيما أقصده وأتوكل عليه فيما أعتمده وإياه أسأل أن ويجعل سعينا ويجعل سعينا مقربا إليه ومزلفا لديه برحمته فنقول وبالله التوفيق قال أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخراقي رحمة الله عليه قال القاضي الإمام أبو يعلى رحمه الله كان الخراقي علامة بارعا في مذهب أبي عبد الله وكان ذا دين وأخى ورع, وأخى ورع وقال القاضي أبو الحسين كانت له المصنفات الكثيرة في المذهب ولم ينشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة بها وأودع كتبه في دار سليمان فاحترقت الدار والكتب فيها قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المرذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابن أحمد وروى عن أبيه أبي علي الحسين عبد الله وكان أبو علي ثقيها صحب أصحاب أحمد وأكثر صحبته لأبي بكر المروذي وقرأ على أبي القاسم الخرقي جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله ابن بطة وأبو الحسن التميمي وأبو الحسين ابن سمعون وقال أبو عبد الله ابن بطة توفي أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره وسمعت من يذكر أن سبب موته أنه أنكر منكرا بدمشق فضرب وكان موته بذلك وقال رحمه الله اختصرت هذا الكتاب يعني قربته وقللت ألفاظه وأوجسته والاختصار تقليل الشيء فقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا هامش رواه البخاري بدون واختصر لي الكلام الى اخره انتهى الهامش ومن ذلك مختصرات الطرق وفي الحديث الجهاد مختصر طريق الجنة هامش غير معروف في كتب السنة انتهى الهامش وقد نهي عن اختصار السجود ومعناه جمع اي السجدات فيقراها في وقت واحد وقيل هو ان يحذف الايه التي فيها السجدة فلا يقرأها وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من اراد تعلمه وحفظه فان الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم وقد ذكر رحمه الله مقصوده بالاختصار فقال ليقرب على متعلمه ان يسهل عليه ويقل تعبه في تعلمه وقوله على مذهب ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه فهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن ذهل بن شيبان بن فعلبة ابن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هلب بن افصى ابن دعمة بن جديله بن أسد بن ربيعة ابن نزار ابن معد بن عدنان يلتقي نسبه ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد مضر ابن النزار وأحمد من ولد ربيعه ابن النزار قال عبد الله بن أحمد قال أبي ولدت سنة 64 ومئة وقال عبد الله ومات في ربيع الآخر سنة 41 ومئتين وله 77 سنة حملت به أمه بمرو وولدته ببغداد ونشأ بها وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرا ثم رجع إلى بغداد وتوفي بها بعد أن ساد أهل عصره ونصر الله به دينه قال أبو عبيد القاسم بن سلام ليس في شرق ولا غرب مثل أحمد بن حنبل ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضوانه عليه أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في القرآن إمام في اللغة إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في السنة وقال عبد الرحمن بن مهدي فيه وهو صغير لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه وقال أبو عمر ابن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حمل عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه وبالصالحين رحمه الله ما كان الحقه عرضت له الدنيا فاباها والبدع فنفاها اختصه الله سبحانه بنصر دينه والقيام بحفظ سنته ورضيه لاقامه حجته ونصر كلامه حين عجز عنه الناس قيل لبشر بن الحارث حين ضرب احمد يا ابا نصر لو انك خرجت فقلت اني على قول احمد بن حنبل فقال بشر تريدون أن أقوم ما قام الأنبياء إن أحمد بن حنبل قام ما قام الأنبياء وقال علي بن شعيب الطوسي: كان أحمد بن حنبل عندنا المثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حتى إن المنشار لا يوضع على مفرق رأس أحدهم ما يصده ذلك عن دينه ولولا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عارا وشنارا علينا إلى يوم القيامة إن قوما سئلوا فلم يخرج منهم أحد وفضائل وما قاله الأئمة في مدحه كثير وليس هنا موضع استقصائه وقد صنف فيه غير واحد من الأئمة كتبا مفردة وإنما غرضنا هنا الإشارة إلى نكتة من فضله وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره إذ لا يحسن من متمسك بمذهبه ومتفقه على طريقته أن يجهل هذا القدر من إمامه ونسأل الله الكريم أن يجمع بيننا وبينه في دار كرامته والدرجات العلا من جنته وأن يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا ويجعل سعينا مقربا إليه مبلغا إلى رضوانه إنه جواد كريم قال أبو القاسم رحمه الله باب ما تكون به الطهارة من الماء الصفحة السادسة التقدير هذا باب ما تكون به الطهارة من الماء فحذف المبتدا للعلم به وقوله تكون الطهارة أي يحصل وتحدث وهي هنا تامة غير محتاجة إلى خبر ومتى كانت تامة كانت بمعنى الحدث والحصول تقول كان الأمر أي حدث ووقع قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة أي إن ولد ذو عسرة وقال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء اي اذا جاء الشتاء وفي نسخة مقرؤة على ابن عقيل باب ما تجوز به الطهارة من الماء ومعناهما متقارب والطهارة في اللغة النزاهة عن الاقذار وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب فعند اطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع او كلام الفقهاء ينصرف الى الموضوع الشرعي دون اللغوي هامش هذا الاطلاق لا يطرد في لغة الكتاب والسنة وانما يفرق فيهما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالقرينه او الدليل والطهاره فيهما حسية ومعنويه فتطهير اهل البيت واهل الصدقات في القران معنوي وتطهير الماء حسي وهو غير محصور بما يمنع من الصلاة ومنع النجسة من صحة الصلاة موضع خلاف بين ائمة الفقهاء وطالما غلط العلماء في التفسير وغيره بالبناء على هذه القاعدة وجعلها مطاردة انتهى الهامش وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي انما ينصيف المطلق منه الى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي والطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو الذي يطهر غيره مثل الغسول الذي يغسل به وقال بعض الحنفية هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما بدليل قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب وهذا غير صحيح فإن الله تعالى قال ليطهركم به وروى جابر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية لأنه طاهر في حق كل أحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يكن الطهور متعدية لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي إذ ليس كل طاهر مطهرا وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول فقالت قائد لمن وجد منه القعود وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي أن يفرق بينهما هنا وليس إلا من حيث التعدي واللزوم هامش التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاه كضارب وضروب ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور وفطور وسحور ويقولون ذلك بالضم للمصدر انتهى من كتاب الفروع لابن مفلح عن شيخه ابن تيمية انتهى الهامش مسألة قال أبو القاسم رحمه الله والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم الى اسم شيء غيره مثل ماء الباقله وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزائل اسمه اسم الماء في وقت قوله والطهارة مبتدا خبره محذوف تقديره والطهارة مباحة أو جائزة أو نحو ذلك والالف واللام للاستغراق فكأنه قال وكل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق والطاهر ما ليس بنجس والمطلق ما ليس بمضاف إلى شيء غيره وهو معنى قوله لا يضاف إلى اسم شيء غيره وإنما ذكره صفة له وتبيينا، ثم مثل الإضافة فقال مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه وقوله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت صفة للشيء الذي يضاف إليه الماء ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء والمزايلة المفارقة قال الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقال أبو طالب وقد طاوعوا أمر العدو المزايلي أي المفارق أي لا يذكر الماء إلا مضافا إلى المخالط له في الغالب ويفيد هذا الوصف الاحتراز من المضاف إلى مكانه ومقره كماء النهر والبئر فإنه إذا زال عن مكاله زالت النسبة في الغالب، وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسير، فإنه لا يضاف في الغالب. وقال القاضي هذا احتراز من المتغير بالتراب لأنه يصف عنه ويزايل اسمه. وقد دلت هذه المسألة على أحكام منها. إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلق من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك وقد دل على ذلك قول الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا قول عامة أهل العلم إلا أنه وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أنه قالا في البحر التيمم أعجب إلينا منه وهو نادر وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب والأول أولى لقول الله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا وماء البحر ماء فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده وروي عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب وقولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس وإن أريد انه يصير نارا لم يمنع ذلك الغضوء به حال كونه ماء ومن احكام هذه المسألة ان الطهارة من النجاسة لا تخسر الا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وقال ابو حنيفة يجوز ازالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد ونحويهما وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أطلق الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم التنضح بماء ثم لتصلي فيه أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي متفق عليه وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأنها تهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين فكذلك الأخرى هامش وجوب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء على البول لا يدل على وجوب إزالة كل نجاسة بالماء فإن هذه واقعة حال لا يصلح فيها غير الماء لا قاعدة كلية للتطهير وحديث أسماء في تطهير الثوب من دم الحيض ليس فيه دليل على الحصر وإزالة النجاسه ليست من الأمور التعبدية ولهذا لم تشترط فيها النية بل هي للنظافة لقوله تعالى ليطهركم به وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم والتطهير إزالة القذر فيحصل بكل مزيل في الجملة عزيز المستمع لا زلنا لوالى قراءة الهامش. والتطير إزالة القذر فيحصل بكل مزيل في الجملة ويختلف باختلاف الأشياء، كمسح الصقيل وفعل النار وعليه الحنفية. ومنه دلك النعل بالارض ولكن لما كان الماء هو الغالب العام في ذلك خص بالذكر ويوجد من السائلات الصناعية في هذا الزمان ما هو أفعل منه في الإزالة. انتهى الهامش. ومنها اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه إياه بالذكر فلا يحصر بماء عن سواه وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف وروي عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والأوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء النبيذ وضوء من لم يجد الماء وقال إسحاق النبيذ حلوة أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي وعن أبي حنيفة كقول عكرمة وقيل عنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لما راو ابن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال أمعك وضوء فقال لا مع إداوة فيها نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور، ولنا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء أنفتمم وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء هامش فيه أنه خاص بالوضوء والغسل، بالوضوء والغسل وفيهما معنى التعبد ولذلك اشترط الجمهور فيهما النية والتيمم يقوم مقامهما في المعنى. التعبدي دون النظافة انتهى الهامش انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائق الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين رواه أبو داود ولأنه لا يجوز الوضوء به في الحضر أو مع وجود الماء فأشبه الخلى والمرق وحديثهم لا يثبت ورواية أبو زيد وراويه أبو زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث ولا يعرف بصحبة عبد الله قال الترمذي وابن المنذر وقد رؤي عن ابن مسعود أنه سئل هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال ما كان معه منا أحد رواه أبو داود وروى مسلم بإسناده عن ابن مسعود قال لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن واددت أني كنت معه فصل فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهذا لا يقع عليه اسم الماء ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب احدها ما لا تخصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاثة انواع احدها مع اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر اذا قطع رطبة الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه حتى صار صبغا او حبرا او خلا او مرقا ونحو ذلك الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلة المغلي فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلة المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم قال ابو بكر ابن المنذر اجمع كل من نحفظ قوله من اهل العلم ان الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة الا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء ولان الطهارة انما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء باطلاقه هامش مدرك غير الجمهور في هذا الماء المضاف انه ماء قطع خالطه طاهر قليل لا يزيل قوته المرادة للتطهير وانما يضاف الى غيره للتمييز كماء الورد وماء الزهر فهو كالخمر التي يخالطها ماء وطيب لا تخرج عن كونها خمرا فهو كالضرب الثاني بخلاف الخل والنبيذ اذا حل او ثاحن فانه لا يسمى ماء البتة باطلاق ولا إضافة انتهى الهامش الضرب الثاني ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه كماء الباقلة وماء الحمص وماء الزعفران واختلف اهل العلم في الوضوء به واختلفت الرواية عن امامنا رحمه الله في ذلك فروي عنه لا تحصل الطهارة به وهو قول مالك والشافعي واسحاق وقال القاضي ابو يعلى وهي اصح وهي المنصورة عند اصحابنا في الخلاف ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث والميموني وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم فلا يجوز التيمم مع وجوده وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر التراب فيك ما لم تجد الماء وهذا واجد للماء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم والغالب أنها تغير الماء فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه فأشبه المتغير بالدهن ووجه الأولى أنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء به كماء الباقلة المغلي ولأنه زال عن إطلاقه فأشبه المغلي إذا ثبت هذا فإن أصحابنا لم يفرقوا بين المذرور في الماء مما يخلط بالماء كالزعفران والعصفر والأشنان ونحو وبين الحبوب من الباقلة والحمص والثمر كالتمر والزبيب والورق وأشباه ذلك وقال أصحاب الشافعي ما كان مذرورا منع إذا غير الماء وما عداه لا يمنع إلا أن حل في الماء وإن غيره من غير حلال لم يسلب طهوريته لأنه تغير مجاورة أشبه تغيير الكافور ووافقهم أصحابنا في الخشب والأيدان وخالفوهم في سائر ما ذكرنا لأن تغير الماء به إنما كان لانفصال أجزاء منه إلى الماء وانحلالها فيه فوجب أن يمنع كما لو طبخ فيه ولأنه ماء تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه أشبه ما لو أغلي فيه الضرب الثالث من المضاف ما يجوز الوضوء به رواية واحدة وهو أربعة أنواع أحدها ما أضيف إلى محله ومقره كما النهر والبئر وأشباههما لهذا لا ينفك منه وهي إضافة إلى غير مخالط وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم الثاني ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء او تحمله الريح فتلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فتلقيه في الماء وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما اذا جرى عليه الماء فتغير به او كان في الارض التي يقف الماء فيها وهذا كله يعفى عنه لانه يشق التحرز منه فإن أخذ شيء من ذلك فألقي في الماء وغيره كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لأن الاحتراز منه ممكن الثالث ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء فإن سخنا بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهرة به لأنه طير وليس بماء ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السفخة فيصير ملحا فلا يسلب الطهورية لأن أصله الماء فهو كالجليد والثلج وإن كان معدنيا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره الرابع ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن إطلاقه لأنه تغيير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه ولا نعلم في هذه الأنواع خلافة وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن فصل والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء بغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على الوضوء بالماء الآج من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماؤه نقاعة الحناء ولأنه تغير من غير مخالطة فصل وإذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه تغير في محل التطهير أشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها مسألة قال وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به قوله مما ذكرنا يعني الباقلة والحمص والورد والزعفران وغيره يعني من الطاهرات شواه وقوله حتى ينسب الماء اليه ان يضاف اليه على ما قدمنا واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من الصفات لان لها فراية ونفوذة فانها تحصل عن مجاورة تارة وعن مخالطة اخرى فاعتبر الكثرة فيها ليعلم انها عن مخالطة قال ابن عقيل غير الخراقي من أصحابنا ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم لأنها صفة من صفات الماء فأشبهت اللون والطعم وقال القاضي يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم فإن عفيا عن اليسير في بعضها عفيا عنه في بقيتها وإن لم يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه في بقيتها وقد ذكرنا معنا يقتضي الفرق إن شاء الله تعالى ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره إلا ما حكي عن أم هانئ في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به ولعلها أرادت ما تغير به وحكى ابن المنذر عن الزهري كسر بلت بلت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به والذي عليه الجمهور أولى لأنه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجة والأثرم فصل وإذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته وهذا يبعد إذا الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة فإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء كالحر إذا دني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك فصل وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملة عفي عن يسيره قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد الرجل يتوضأ فينطضح من وضوئه في إنائه قال لا بأس به قال إبراهيم النخعي لا بد من ذلك ونحوه عن الحسن وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضأون من الأقداح والأتوار ويغتسلون من الجفان وقد رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونه من جثنة فيها أثر العجين واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبقي لي ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع وقال ابن عقيل إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل لأنه من أسرع المائعات نفودا وأبلغها سراية فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن يسيره فاذا يرجع في ذلك إلى العرف فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا وإن شك فالماء باق على الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك فصل فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بماء لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى دوايتين لأنه طاهر لم يغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يجزي في الطهارة والثانية لا يجوز لأننا نتيقن خصول غسل بعض أعضائه بالماء والأولى أولى لأنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدرا يجزي في الطهارة فخلطه, فخلطه بمائع ثم توضأ به وبقي قدر المائع أو دونه فإنه يجوز من العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع وكذلك الباقي لاستحالة انفراد الماء عن المائع والله أعلم فصل ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته ومما روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهب ولا معنى لقوله فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه روى أن عمر كانت له كمكمة يسخن فيها الماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطب، فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده فصل ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه في الأواني ولا أكرهه إلا من جهة الطب هامش قيد الأواني بالمعادن المنطبعة كالنحاس لما يتحلل من صدئها في الماء وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء فينبغي تقييده للاحتراز منه بذلك انتهى الهامش ولا أكرهه إلا من جهة الطب لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص واختاره أبو الحسن التميمي ولنا أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه والحديث غير ثابت يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث وعمر بن محمد الأعثم وهو منكر الحديث قاله الدار قطني قال ولا يصح عن الزهري وحكي عن اهل الطب انهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر فصل فاما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة اقسام احدها ان يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسة الى الماء فينجسه اذا كان يسيرا والثاني ان لا يتحقق وصول شيء من اجزاء النجاسة الى الماء والحائل غير حصين فالماء على اصل الطهارة ويكره استعماله وقال الشافعي لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة ولنا أنه ما تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها فأقل أحواله الكراه والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن ابن عباس ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ولا أن الحائل كان غير حصين والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق هامش فيه أن الأصل عدم الكراهه وهي حكم شرعي يتوقف على الدليل انتهى الهامش القسم الثالث إذا كان الحائل حصينا فقال القاضي يكره واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها وذكر أبو الخطاب في كراهه المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه وعنه يكره لقول العباس لا أحلها المغتسل لكن للمحرم حل, حل وبل ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به والأول أولى وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفة أو اغتسل منه فصل الذائب من الثلج والبرد طهور لأنه ماء نزل من السماء وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه فإن أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهرة به ولو انبل به العض لان الواجب الغسل واقل ذلك ان يجري الماء على العض لا ان يكون خفيفا فيذوب ويجري ماؤه على الاعضاء فيحصل به الغسل فيجزئه مسألة قال لا يتوضا بماء قد وضئ به يعني الماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل في معناه وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث ظاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وبه قال الليث الأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى روايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر وبه قال الحسن العطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر ورواية الثانية لمالك والقول الثاني للشافعي وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزاءه أن يمسح رأسه بذلك البلل ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب وقال الماء ليس عليه جنابة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وغيرهما ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتاديه الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا وقال أبو يوسف هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه رواه أبو داود فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه ولأنه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل ولنا على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رواه البخاري ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضعون في الأقداح والأتوار ويغتفلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولهذا قال إبراهيم النقعي ولا بد من ذلك فلو كان المستعمل نجسا نجس الماء الذي يقع فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قفعة ليتوضأ منها فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب فقال الماء لا يجنب ورواه الإمام أبو عبد الله في المسند الماء لا ينجس وعندهم الحدث يرتفع من غير نية ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر والدليل على أن المحدث طاهر مع روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا ابا هريرة قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال سبحان الله المسلم لا ينجس متفق عليه ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجس ولو مس شيئا رطبا لم ينجس ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم إنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء, الداه في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا أنه يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضئ به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله وإنما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الأخبار بدليل ما ذكرنا إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم منع من الغسيل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منعا لم ينهى عنه ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة فصل وجميع الأحداث سواء فيما ذكرنا الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض فروي أنه مطهر لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به وروي أنه غير مطهر لأنها أزالت به المانعة من وطء الزوج اشبه ما لو اغتسلت به مسلمة فان اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدة لانه لم يزل مانعا من الصلاة ولا استعمل في عبادة اشبه ما لو تبرد به ويحتمل ان يمنع استعماله لانه استعمل في الغسل من الجنابة اشبه ما لو اغتسلت به مسلمة فصل وان استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل للجمعة والأيدين وغيرهما ففيه روايتان إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة أشبه ما لو اغتسل به من جنابه والثانية لا يمنع لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ما لو تبرد به فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء, استعمال الماء فيها شيئا وكان كما لو تبرد أو غسل به ثوبا ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على إطلاقه ولا نعلم فيه خلافا فصل فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء وإن قلنا بهجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهر وذكر أبو الخطاب فيه روايتين إحداهما أنه يخرج عن إطلاقه لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها فدل ذلك على أنه يفيد منعا والرواية الثانية أنه باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدث أشبه المتبرد به وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه إذا غمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم وأنه يقتضي فساد المنتهى عنه ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص آخر فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم يتأثر به الماء لأنه لا يحمل الخبث فصل إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين غير مستعمل صار الكل طهورا لانه لو كان المستعمل نجسا لكان الكل طهورا فالمستعمل اولى وان انضم الى ما دون القلتين وكثر المستعمل ولم يبلغ قلتين منع وان بلغ قلتين باجتماعه فكذلك ويحتمل ان يزول المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وان انضم مستعمل الى مستعمل ولم يبلغ القلتين فهو باق على المنع وان بلغ قلتين ففيه وجهان لما ذكرنا مسألة قال وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر القلة هي الجرة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أو تحمل ومنه قوله تعالى حتى إذا اقلت سحابا ثقالا ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة والمراد بها هنا قلتان من قلال هجر وهما خمس قرب كل قربة مئة رطل بالعراقي فتكون القلتان خمسمائة رطل بالعراقي هذا ظاهر المذهب عند أصحابنا وهو مذهب الشافعي لأنه روى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا والاحتياط أن يجعل قربتين ونصفا وروى الأسرم وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القلتين أربع قرب وحكاه ابن المنذر عن أحمد في كتابه وذلك لما روى الجوزجاني بإسناده عن يحيى بن عقيل قال رأيت قلال هجر وأظن كل كلة تأخذ قربتين وروي نحو هذا عن ابن جريج واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل كل قربة بمائة رطل بالعراقي ولا اعلم بينهم في ذلك خلافة ولعلهم علهم اخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف ان ذلك مقدارها وانما خصصنا هذا بقلال هجر لوجهين احدهما انه قد روي في حديث مبينا مبينا الرواه الخطابي في معالم السنن باسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اذا كان الماء قلتين بقلال هجر وذكر الحديث والثاني ان قلال هجر اكبر ما يكون من القلال واشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطابي انتهى الوجه الاول قال وهي مشهورة الصنع معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل، ولأن الحد لا يقع بالمجهول وقال أبو عبيد هي الحباب وهي مستفيضة معروفة فينبغي أن يحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها وكبرها فإن كل معدود جعل مقدارا واحدا لم يتناول إلا أكبرها لأنها أقرب إلى العلم وأقل في العدد ولذلك جعل نصاب الزكاة بالأوسق دون الآصع وقد دلت هذه المسألة بصريحها على ان ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس وبمفهومها على ان ما تغير بالنجاسة نجس وان كثر وان ما دون القلتين يندس بمجرد ملاقات النجاسة وان لم يتغير فاما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام كذلك وقد روى ابو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن ماجه وقال حرب ابن اسماعيل سئل احمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه قال لا يتوضأ به ولا يشرب وليس فيه حديث ولكن الله تعالى حرم الميتة فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له وذلك أمر ظاهر وقال الخلال إنما قال أحمد ليس فيه حديث لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر ورشدين ابن سعد وكلاهما ضعيف وابن ماجه رواه من طريق رشدين وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه يندس وروي عن أحمد رواية أخرى أن الماء لا يندس إلا بالتغير قليله وكثيره وروي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس قالوا الماء لا يندس وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وأكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر وهو قول للشافعي لحديث أبي أمامة الذي أوردناه وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال إن الماء طهور لا ينجزه شيء رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال الخلال قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح هامش لكن أعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواه في اسمه واسم أبيه وأجيب بأن هذه ليست إلا وله طريق آخر انتهى الهامش وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا غير طهور هامش الرواية ولنا ما بقي شراب وطهور رواه الدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية انتهى الهامش ولم يفرق بين القليل والكثير ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة فلم ينجس بها كالزائد عن القلتين أوجه الرواية الأولى ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أبو داود والتلميثي وابن ماجه وفي لفظ إذا بلع الماء قلتين لم ينجسه شيء وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فلولا أنه يفيده منع لم ينه عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقة سؤره ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير مع أن الظاهر عدم التغير وخبر أبي أمامة ضعيف وخبر بئر بضاعة والخبر الآخر محمولان على الماء الكثير بدليل أن ما تغير نجس أو نخصهما بخبر القلتين فإنه أخص منهما والخاص يقدم على العام وأما الزائد عن القلتين إذا لم يتغير ولم تكن نجاسة بولا أو عذرة فلا يختلف المذهب في طهارته ورؤي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور وهو قول من حكينا عنهم أن اليسيرة لا ينجث إلا بالتغير وحكي عن ابن عباس أنه قال إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث وقال عكرمة ذنوبا أو ذنوبين وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكثير ينجث بالنجاسة إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلفوا في حده فقال بعضهم ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقال بعضهم ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع وما دون ذلك يندس، وإذا بلغ ألف قلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه متفق عليه فنهى عن الوضوء من الماء الراكد بعد البول فيه ولم يفرق بين قليله وكثيره ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير ولنا خبر القلتين وبئر بضاعة اللذان ذكرناهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء مع قولهم له أنا توضأ من بئر بضاعة هامش أي قاله صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال انتهى الهامش وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وبئر بضاعة لا يبلغ الحد الذي ذكروه قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي مددت عليها ثم ذرعته فإذا عرضوها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان هل غير بناؤها أما كانت عليه قال لا وسألت قيمها عن عمقها فقلت اكثر ما يكون فيها الماء قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة ولانه ماء يبلغ قلتين فاشبه ما زاد على عشرة اذرع وحديثهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه الثاني ان حديثهم لا بد من تخصيصه فان ما زاد على الحد الذي ذكروه لا يمنع من الوضوء به اتفاقا وإذا وجب تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اولى من تخصيصه بالرأي والتشهي من غير أصل يرجع إليه ولا دليل يعتمد عليه ولأن ما ذكروه من الحد تقدير طريقه التوقيف لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع وليس معهم نص ولا إجماع ولأن حديثهم خاص في البول ونحن نقول به على إحدى الروايتين ونقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول لأن له من التأكيد والانتشار في الماء ما ليس لغيره على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فإن قيل المراد بقوله لم يحمل الخبث أي لم يدفع الخبث عن نفسه أي أنه ينجس بالواقع فيه قلنا هذا فاسد لوجوه أحدها أن في بعض ألفاظه لم ينجس رواه أبو داود وابن ماجه واحتج به أحمد والثاني أنه لو أراد أن ما بلغ القلتين في القلة ينجس لكان ما فوقه ما لا ينجس لتحقق الفرق بينهما فإنه جعل القلتين فصلا بين ما يتنجس وبين ما لم يتنجس فلو سوينا بينهما لم يبق فصل الثالث أن مقتضاه في اللغة أنه يدفع الخبث عن نفسه من قولهم فلان لا يحتمل الضيم اي يدفعه عن نفسه والله اعلم فصل اختلف اصحابنا هل القلتان 500 رطل تحديدا او تقريبا قال ابو الحسن الامدي الصحيح انها تحديد وهو ظاهر قول القاضي واحد الوجهين لاصحاب الشافعي لان اعتبار ذلك كان احتياطا وما اعتبر احتياطا كان واجبا كغسل جزء من الرأس مع الوجه وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم ولأنه قدر يدفع النجاسة عن نفسه فاعتبر تحقيقه كالعدد في الغسلات والصحيح أن ذلك تقريب لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحد إنما قال ابن جريج القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا وقال يحيى بن عقيل أظنها تسع قربتين وهذا لا تحديد فيه فإن قولهما يدل على أنهما قرب الأمر والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه مع أنه يقع على المجهول والظاهر قلته لأن لفظه يدل على تقارب ما بين الأمرين المذكورين وكلما قل الشيء كان أقرب إلى القربتين وكلام أحمد يدل على هذا فإنه روي عنه أن القلة قربتان ورويا قربتان ونصف ورويا وثلث وهذا يدل على أنه لم يحد في ذلك حد، ثم ليس للقربة حد معلوم فإن القربة تختلف اختلافا شديدا فلا يكاد القربتان يتفقان في حد واحد لهذا لو اشتري منه شيئا مقدرا بالقرب أو اسلم في شيء محدود بالقرب لم يجزي ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنون، فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف به وإنما أراد أن من وجد ماء فيه نجاسة فظنه مقاربا للقلتين توضأ منه وإن ظنه ناقصا عنهما من غير مقاربة لهما تركه وفائدة هذا أن من اعتبر التحديد فنقص عن الحد شيئا يسيرا لم يعف عنه ونجس بورود النجاسة عليه ومن قال بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده وتعلق الحكم بما يقارب القلتين ان شك في بلوغ الماء قدر يدفع النجاسة او لا يدفعها ففيه وجهان احدهما يحكم بطهارته لانه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة فيه وشك هل ينجس به او لا فلا يزول اليقين بالشك والثاني يحكم بنجاسته لان الاصل قلة الماء فنبني عليه ويلزم من ذلك النجاسة فصل فأما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات إحداهن أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمد قال إن كان مائعا فلا تقربوه رواه الإمام أحمد في مسنده اسناده صحيح على شرط الصحيحين ولم يفرق بين كثيره وقليله هامش هذه رواية معمر وقد جزم البخاري وغيره بأنها غلط وأنه طرب في متنها وسندها وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها وكلوه انتهى الهامش ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة فإنها لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها كاليسير والثانية أنها كالماء لا يندس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغيير قال حرب سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمر أو زيت قال إن كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس ويؤكل وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني وذلك لأنه كثير فلم ينجز بالنجاسة من غير تغير كالماء والثالثة ما أصله الماء كالخل التمرية يدفع النجاسة لأن الغالب فيه الماء وما لا فلا والأولى أولى هامش؟ اختاره الأشد الأعصر وفاته أن النجاسه لا تسري في الدهن كما تسري في الماء والخل والتحقيق قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن قول معمر في الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف وأن السمن ونحوه لا يندس إلا بالتغير كالماء وأنه إذا تنجس يطهر بالغسل وذكر ادله من قال بذلك مفصلة في الفتاوى انتهى الهامش فصل فأما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر من الماء فإنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويحتمل أن يندس لأنه طاهر غير مطهر فأشبه الخل فصل إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس لأن المتغير تنجس بالتغير والباقي تنجس بملاقاته وإن زاد عن القلتين فهو طاهر وقال ابن عقيل وبعض الشافعية يكون نجسا أيضا وإن كبر وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد بعضه نجس فكان جميعه نجسا كما لو تقاربت أقطاره ولأن المتغير ماء نجس فيندس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه إلى آخره فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس لزوال علته ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وغير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير فيدخل في عموم الأحاديث ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء ولان العله في نجاسة الماء الكثير التغير فقط فيختص التنجيس بمحل العله كما لو تغير بعضه بطاهر فلا يصح القياس على ما إذا كان غير المتغير ناقصا عن القلتين لانه قليل ينجس بمجرد الملاقاه للنجاسة بخلاف الكثير وأما تباعد الأقطار وتقاربها فلا عبرة بها إنما العبرة بكون غير المتغير قليلا أو كثيرا فلا يمتنع الحكم بطهارة الماء الملاصق للنجاسة بدليل ما لو كان فيه كلب او ميتة فان الملاصق له طاهر وان منع الطهارة, فالم... فإن منع الطهارة فالملاصق للملاصق طاهر وعلى قياس قولهم ينبغي ان يتنجس البحر اذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه ولا قائل به وقد قال احمد في المصانع التي بطريق مكة لا ينجز تلك شيء فصل ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف او لا يدركه من جميع النجاسات الا ان ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره وكل نجاسة يندس بها الماء يصير حكمه حكمها لان نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع وفرع عليها والفرع يثبت له حكم اصله وقيل عن الشافعي ان ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به ونص في موضع على ان الذباب اذا وقع على خلاء رقيق او بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه لنجاسة الذباب مما لا يدركه الطرف ولان دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه فالتفريق تحكم بغير دليل وما ذكروه من المشقة غير صحيح لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه ومع العلم لا يفترقان في المشقة ثم إن المشقة حكمة لا, لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو, بتوقيف أو اعتبار الشرعيلة في موضع ولم يوجد واحد منهما هامش هذا تأثير يدفعه مجموع ما ورد في التطهير من الأحاديث الصحيحة فإنها صريحة في كون المراد منها إذهاب القذر أو إضعافه كتطهير النعل بالفرق والمني الرطب بإماطته بأذخرة والجاف بالفرق فمن أين جاء وجوب تطهير ما لا يدرك الحس فيه قذرا إن, إن هذه إلا فلسفة ما كانت تخطر لأهل الصدر الأول ببال انتهى الهامش فصل والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما فيها ماء قليل أو كثير فهما ماء واحد حكمها حكم الغدير الواحد إن بلغ جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير وإلا لم يبلغ تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض أشبه الغدير الواحد فصل في الماء الجاري الصفحة الحادية والثلاثون نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد فإنه قال في حوض الحمام قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري، وقال في البئر يكون لها مادة هو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة ما يجري فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغيره لأن الأصل طهارته ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا فبقي على أصل الطهارة ولانه يدخل في عموم قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فإن قيل قد ورد الشرع بتنجيش قليله لقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قلنا هذا حجة على طهارته لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث وتخصيص الجربه منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد ولا يصح قياس الجاري عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين وإنما يستدلها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصر بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس وما بلغهما لا يختلف وهذا كاف وقال القاضي وأصحابه كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها والجرية التي فيها النجاسة إن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة وإن كانت دون القلتين فهي نجسة وإن كانت النجاسة واقفة في جانب النهر أو قراره أو في وهده منه فكل جرية تمر عليها إن كانت دون قلتين فهي نجسة وإن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا ان تغير، والجرية هي الماء الذي فيه النجاسة وما قرب منها من خلفها وأمامها مما العادة انتشارها إليه إن كانت مما ينتشر مع ما يحاذي ذلك كله مما بين طرفي النهر فإن كانت النجاسة ممتدة فلكل جزء منها مثل تلك الجريئة المعتبرة للنجاسة القليلة ولا يجعل جميع ما يحاذيها جرية واحدة لئلا يفضي إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة القليلة ونفي التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة فإن المحاذي للكثيرة كثير فلا يتنجس والمحاذي للقليلة قليل يتنجس فإننا لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في الجانب الآخر هامش في الشعر النابت في المحل النجس ثلاث روايات عن أحمد إحداها أنها طاهرة واختارها أبو بكر ابن عبد العزيز ورجحها ابن تيمية القائل بأن الشعور كلها طاهرة انتهى الهامش فإننا لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعره منه في الجانب الآخر لكان المحاذي للشعره لا يبلغ قلتين لقلة ما يحاذيها والمحاذي للكلب يبلغ قلالا وقد ذكر القاضي وابن عقيل أن الجرية المحاذية للنجاسة فيما بين طرف النهر يتعين حمله على ما ذكرنا لما بيناه فإن قيل فهذا يقضي إلى التسوية بين النجاسة الكثيرة والقليلة قلنا الشرع سوى بينهما في الماء الراكد وهو أصل فتجب التسوية بينهما في الجاري الذي هو فرع هامش المخالف يمنع القول بهذه التسوية كما يمنع ما بنيت عليه فللماء الجاري من القوة على دفع النجاسة ما ليس للراكد ولا يسلم أن للجارية منه حكم غير حكم المجموع والتحقيق أن الماء لا يندس إلا بالتغير بالنجاسة وأن المتغير لا يسري حكمه إلى غيره وهذا مذهب مالك وبعض المحققين من علماء الشافعية كالغزالي والحنابلة وأهل الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية وبهذا يستغنى عن كل تلك الفروع الدقيقة المستنبطة من مفهوم حديث القلتين انتهى الهامش فصل فإن كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء متصل بالجاري أو كان في أرض النهر وحده فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية المقابلة له دون القلتين نجس جميعا بوجود النجاسة في أحدهما لأنه ماء متصل دون القلتين فينجس بها جميعه كالراكد وإن كان أحدهما قلتين لم ينجس واحد منهما ما داما متلاقيين إلا بالتغير لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما لاقت ثم لا يخلو من كون النجاسة في النهر أو في الواقف فإن كانت في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال وكذلك الواقف وإن كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف فإذا حاذاه طهر باتصاله به فإذا فارقه عاد إلى التنجس لقلته مع وجود النجاسة فيه وإن كانت النجاسة في الواقف لم ينجس بحال لأنه لا يزال هو وما لاقاه قلتين فإن كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك إلا أنهما بمجموعهما يزيدان عن القلتين وكانت النجاسة في الواقف لم ينجس واحد منهما لأنها مع ما تلاقيه أكثر من قلتين وان كانت في النهر فقياس قول اصحابنا ان ينجس الواقف والجريه التي فيها النجاسة وكل ما يمر بعدها بالواقف لان الجريه التي فيها النجاسة كانت نجسه قبل ملاقات الواقف ثم تنجس بها الواقف لكونه ماء دون القلتين ورد عليه ماء نجس ولم تطهر الجريه لانها بمنزلة ماء نجس صب على ماء دون القلتين فلما صار الواقف نجسا نجس ما يمر عليه ويحتمل أن يحكم بطهارة الجرية حال ملاقاتها للواقف ولا يتنجس الواقف بها لأنه ماء كثير لم يتغير فلا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وهذا مذهب الشافعي وهذا كله ما لم يتغير فإن تغير فهو نجس وحكمه حكم أعيان النجاسة فإذا كان الواقف متغيراً وحدة فالجرية التي تمر به إن كانت قلتين فهي طاهرة وإن كانت دون القلتين فهي نجسة وإن كانت الجرية متغيرة والواقف قلتان فهو طاهر وإلا فهو نجس وإن كان بعض الواقف متغير وبعضه غير متغير وكان غير المتغير مع الجرية الملاقية له قلتين لم ينجس لأنه ماء زاد عن القلتين لم يتغير فكان طاهرا كما لو كانت الجرية قلتين وإن كان المتغير منه الواقف يلي الجاري وغير المتغير لا يليه ولا يتصل به من أعلى الماء ولا من أسفله ولا من ناحية من نواحيه وكل واحد منهما دون قلتين فينبغي أن يكون الكل نجسة لأن كل ما يلاقي الماء النجس لا يبلغ القلتين وإن اتصل به من ناحية فكل ما لم يتغير طاهر إذا بلغ القلتين لأنه كالغديرين اللذين بينهما ساقية وإن شك في ذلك فالماء طاهر لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك والله أعلم انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب فصل إذا اجتمعت الجريات في موضع فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس وإن كثر وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متوال يبلغ قلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر ما لم يتغير لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه وإن كان المجتمع دون القلتين وفي بعض الجريات شيء نجس فالكل نجس في ظاهر المذهب وإن كان قلتين إلا أن الجريات كلها نجسة أو بعض الجريات طاهر وبعضها نجس ولا يتوالى من الطاهر قلتان فظاهر المذهب أن الجميع نجس وإن كثر ويحتمل ان يكون طاهرا وهو مذهب الشافعي لقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكثه ولنا أنه انضم النجس إلى النجس فصار الجميع نجسا تغير الماء وإن كان بعض الجريات طاهرة لكنه قليل فهو مما لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى فإن كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسة فزال تغيره بنفسه طاهر الجميع وإن زال بماء طاهر دون القلتين أو باجتماع ماء نجس إليه فظاهر المذهب انه نجس لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره ويحتمل أن يطهر لأنه أزال علة التنجيس فأزال التنجيس كما لو زال بنزح أو بمكثه فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام أحدها ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين إما يصب فيه أو ينبع فيه فيزول بهما تغير تغيره إن كان متغيرا وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة لأن القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس إلا بالتغير ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لن ينجسها ما لم تتغير به فكذلك إذا كانت واردة ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة مختلطة به القسم الثاني أن يكون وفق القلتين فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير الثاني أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكفه القسم الثالث الزائد عن القلتين فله حالان أحدهما أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكافرة الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة المكافرة أو زوال تغيره بمكفه او ان ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصائدا فانه ان بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير الا تنجيسه لانه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس بزواله ولذلك ظهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يظهر القليل فان الكثير لما كانت عله تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته كالخمرة إذا انقلبت خلا والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا تغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس فصل ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة إما من ساقية وإما دلوا فدلوا أو يسيل إليه ماء المطر أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير فصل فإن كوثر بما دون القلتين فزال تغيره أو طلح فيه تراب أو ماء غير الماء أو غير ذلك فزال تغيره به ففيه وجهان أحدها لا يطهر بذلك لأنه لا يدفع نجاسة عن نفسه فعن غيره أو لا ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس والثاني يطهر لأن علة نجاسته التغير وقد زال فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه وكالخمرة إذا انقلبت خلا هامش هذا التحقيق ونختاره لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما انتهى الهامش فصل ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي وابن عقيل قال ابن عقيل إلا لزئبق فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السن إذا وقعت فيه الفاره فقال إن كان مائعا فلا تقربوه هامش راجع حاشية الصفحة التاسعة والعشرين انتهى الهامش رواه أبو داود ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته واختار أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به كالجامد وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ وإن تركه في جرة فصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز والخبر ورد في السمن ويحتمل أن لا يمكن تطهيره لأنه يجمد في الماء ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك وقلة وقوعه فصل وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت والباقي طاهر لما روىت ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده على شرط الصحيحين هامش راجع حاشية الصفحة التاسعة والعشرين انتهى الهامش وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه قال المروزي قيل لأبي عبد الله في الدوشاب يعني يقع فيه نجاسة قال إذا كان كثيرا أخذوا ما حوله مثل السمن وقال ابن عقيل حد الجامد ما إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه وظاهر ما رويناه عن أحمد خلاف هذا فإن الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا وسمن الحجاز لا يكاد يبلغه والمقصود بالجمود ألا تسري أجزاء النجاسة وهذا حاصل بما ذكرنا فيقتصر عليه فصل وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله وكذلك النقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتلى لم يطهر قيل لأحمد في سمسم نقع في تغار فوقعت فيه فأرة فماتت قال لا ينتفع بشيء منه قيل أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء قال أليس قد ابتلى من ذلك الماء لا ينقى منه وإن غسل إذا ثبت هذا فإن أحمد قال في العجين والسمسم يط يطعم النواضح ولا يطعم لما يؤكل لحمه يعني لما يؤكل لحمه قريبة وقال مجاهد العطاء والثوري وأبو عبيد يطعم الدجاج وقال مالك والشافعي يطعم البهائم وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة فطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه وهذا في معناه ولنا ما رأى أحمد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلفوه النواضح واحتج به أحمد وقال في كسب الحجام أطعمه ناضحك أو رقيقك وقال أحمد ليس هذا بميتة يعني أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدي نجاستها واستعمال ما دهنت به من الجلود فيكون مستعملا للنجاسة وليس كذلك هنا فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله قال أحمد ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لألا يتنجس به ويصير كالجلال مسألة قال إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن النزحها فذاك الذي لا ينجسه شيء يعني بالمصانع البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير لا نعلم أحدا خالف في هذا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه هامش الرجل بكسر الراء وسكون الجيم هو الخليج انتهى الهامش إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله يتطهر منه فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتندس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عذرتهم المائعة فإن فيه روايتين عن أحمد أشهرهما أنه يندس بذلك رؤيا نحو هذا عن علي والحسن البصري وقال الخلال وحدثنا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها ومثل ذلك عن الحسن البصري ووجه ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه وفي لضب ثم يتوضع منه صحيح وللبخاري ثم يغتسل فيه وهذا متناول للقليل والكثير وهو خاص بالبول وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه والرواية الثانية أنه لا يندس ما لم يتغير كسائر النجاسات اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولأن بول الآدمي لا يزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فبول الآدمي أولى وحديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه فيقاس عليه ما بلغ القلتين أو يخص بخبر القلتين فإن تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل لانه لو تساوى الحديثان لوجب العدول الى القياس على سائر النجاسات فصل ولم اجد عن امامنا رحمه الله ولا عن اصحابنا تحديد ما يمكن نزحه باكثر من تشبيهه بمصانع مكة قال احمد انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الراكد من آدار المدينة على قلة ما فيها لأن المصانع لم تكن إنما أحدثت وقال الأسرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال ليس ينجس تلك عندي البول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع وقال إسحاق ابن منصور سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده قال لا يقدرون على نزحها وقيل لأبي عبد الله الغذير يبال فيه قال الغدير أسهل ولم ير به بأس وقال في البئر يكون لها مادة وهو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه هامش كيف يتفق مع هنا مع حديث بئر بضاعة الذي كان يلقى فيها أغلظ النجاسات راجع حاشية الصفحة انتهى الهامش فصل ولا فرق بين البول القليل والكثير قال مهنا سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول قال تنزح وقال في قطرة بول وقعت في ماء لا يتوضع منه وذلك لأن سائر النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها فصل إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصولها إلى الماء فهو على أصله في الطهارة قال أحمد يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغير طعما ولا ريحه وقال الحسن ما لم يتغير لونه او ريحه فلا بأس ان يتوضأ منها وذلك لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك وان احب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نقطه فان وجد رائحته في الماء علم وصوله اليه والا فلا وان تغير الماء تغيرا يصلح ان يكون من النجاسة ولم يعلم له سببا اخر فهو نجس لان الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك فيه ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر وان غلب على ظنه نجاسته لان الاصل الطهاره فلا تزول بالشك وان وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح ان يكون التغير منها فهو نجس الا ان يكون التغير لا يصلح ان يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته وقلتها او لمخالفته لونها او طعمها فهو طاهر لأننا لا نعلم للنجاسة سببا فأشبه ما لو لم يقع فيه شيء فصل وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده فالأصل صحة طهارته وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعادة وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لأن الأصل نقص الماء فصل إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر لأن أرض البئر من جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها وإن نجست جوانب البئر فهل يجب غسلها؟ على روايتين، إحداهما يجب لأنه محل النجس، فأشبه رأس البئر، والسانية لا يجب للمشقة اللاحقة بذلك، فعوفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء. فصل قال محمد بن يحيى، سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضعون، قال لو غسلت كيف تغسل الماء؟ يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين والأولى الحكم بطهارتها لأن هذه قد أصابها الماء مرات لا يحصى عددها وجرى على حيطانها من ماء المطر ما يطهرها بعضه ولأن هذه يشق غسلها فأشبهت الأرض التي تطهر بمجيء المطر عليها مسألة قال وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه النفس هنا الدم يعني ما ليس له دم سائل والعرب تسمي الدم نفسا قال الشاعر بئت أن بني سحيم أدخل أبياتهم تامور نفس المنذر يعني دم ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة وتقول العرب نفست المرأة إذا حاضت ونفست من النفاس وكل ما ليس له دم سائل كالذي ذكره الخراقي من الحيوان البري أو حيوان البحر منه العلق والديدان والسرطان ونحوها لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه في قول عامة الفقهاء قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافة الا ما كان من احد قولي الشافعي قال فيها قولان احدهما ينجس قليل الماء قال بعض اصحابه وهو القياس والثاني لا ينجس وهو الاصلح للناس فاما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا لانه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وأبو داود وفي لفظ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه ثم وفي الآخر شفاء قال المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال الشافعي مقله ليس بقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن مما يموت بغمسه فيه فلو كان ينجس الماء كان أمرا بإفساده وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان يا سلمان أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه وهذا صريح أخرجه الترمذي والدار قطني قال الترمذي يرويه بقية وهو مدلس فإذا روي عن الثقات جود ولأن ما لا نفس له سائلة لم يتولد من النجاسة فأشبه دود الخل إذا مات فيه فإنهم سلموا ذلك ونحو أنه لا ينجس الماء الذي يتولد فيه إلا ان يؤخذ ثم يطرح فيه أو يشق الاحتراز منه أشبه ما ذكرناه فإذا ثبت أنه لا ينجس لزم ان لا يكون نجسا لانه لو كان نجس لنجس كسائر النجاسات فصل فان غير الماء فحكمه حكم الطاهرات إن كان مما لا يمكن التحرز منه كالجراد يتساقط في الماء ونحوه فهو كورق الشجر المتناثر في الماء يعفى عنه وإن كان مما يمكن التحرز منه كالذي يلقى في الماء قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير أن يصيب نجاسة فقد نقل إسحاق بن منصور قال سئل أحمد عن شات مذبوحة وقعت في ماء فتغير ريح الماء قال لا بأس إنما ذلك إذا كان من نجاسة وقال عبد الله بن أحمد قال أبي وأما السمك إذا غير الماء فأرجو أن لا يكون به بأس فصل ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحة او بالماء فالماء على اصله في الطهارة والحيوان على اصله في الحظر الا ان تكون الجراحة مجبة فيكون الحيوان ايضا مباحة لان الظاهر موته بالجراح والماء طاهر الا ان يقع فيه دم فصل الحيوان ضرباني ما ليست له نفس سائلة وهو نوعان ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا وهو الذي ذكرناه الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. قال احمد في رواية المروزي: صراصر الكنيف والبالوعة اذا وقع في الاناء او الحب صب. وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة الضرب الثاني ما له نفس سائلة وهو ثلاثة أنواع أحدها ما تباح ميتته وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر حيا وميتا ولولا ذلك لم يبح أكله فإن غير الماء لم يمنع لأنه لا يمكن التحرز منه النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الادمي كحيوان البر المأكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح وشبههما فكل ذلك ينجس بالموت فينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير اذا غيره وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وابو يوسف وقال مالك وابو حنيفة ومحمد بن الحسن في الضفدع اذا ماتت في الماء لا تفسده لانها تعيش في الماء اشبهت السمك ولنا انها تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر ولأنه حيوان له نفس سائلة لا تباح ميتته فأشبه طير الماء ويفارق السمك فإنه مباح ولا ينجس غير الماء النوع الثالث الآدمي الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس متفق عليه وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات قال ينزح حتى يغلبهم وهو مذهب ابي حنيفة قال يندس ويطهر بالغسل لانه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات وللشافئي قولان كروايتين والصحيح ما ذكرناه اولا للخبر ولانه ادمي فلم ينجس بالموت كالشهيد ولانه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس ولم يفرق اصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الادمية وفي حال الحياة ويحتمل ان يندس الكافر, الكافر بموته لان الخبر انما ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه لانه لا يصل عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم فصل وحكم اجزاء الادمي وابعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته او بعد موته لانها اجزاء من جملته فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة ولأنها يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته وذكر القاضي أنها نجسة رواية واحدة لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها ولا يصح هذا فإن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها إذا وجدت من الميت ثم تبطل بشهيد المعركة فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر فصل وفي الوزغ وجهان أحدهما لا ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب ولأنه إن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة والثاني أنه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه وإذا ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك فصل واذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت ام لا فالماء طاهر لان الاصل طهارته والنجاسة مشكوك فيها فلا تزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا مسألة قال ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة السؤر فضلة الشرب والحيوان قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان أحدهما ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه وروي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة وقال مالك والأوزاعي وداود سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله وقال الزهري يتوضا به اذا لم يجد غيره وقال عبده بن ابي لغابه والثوري وابن الماجشون وابن مسلمه يتوضا ويتيمم قال مالك ويغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا واحتج بعضهم على طهارته لان الله تعالى قال فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يأمر بغسل ما أصابه ثم، وروى ابن ماجة بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تاردها السباء والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطنها ولنا ما غبر طهور ولانه حيوان فكان طاهرا كالمأكول ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة متفق عليه ولمسلم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات هامش اختلفوا في الكلمة فليرقه فقيل إنها زائدة في الحديث وقيل لا انتهى الهامش ولو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته ولا وجب غسله فإن قيل إنما وجب غسله تعبدا كما تغسل أعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل قلنا الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر الغسل ثم لو كان تعبدا لما أمر بإراقة الماء ولم اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم النظر في الإناء كله وأما غسل اليد من النوم فإنما أمر به للاحتياط لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله تعالى على أحسن حال وأكملها ثم إن سلمنا ذلك فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات وقد روي في لبض طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أي غسله سبعا خرجه أبو داود هامش الحديث في صحيح مسلم فكان الاقتصار عليه أولى وإلا فقد أخرجه أحمد أيضا انتهى الهامش انتهى الوجه الأول ولا يكون الطهر إلا في محل الطهارة وقولهم إن الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه الكلب قبل غسله قلنا الله تعالى أمر بأكله والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله فيعمل بأمرهما وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعوفي عنه وحديثهم قضية في عين يحتمل أن الماء المسؤول عنه كان كثيرا ولذلك قال في موضع آخر حين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولأن الماء لا ينجس إلا بالتغير على رواية لنا وشربها من الماء لا يغيره فلم ينجسه ذلك النور الثاني مختلف فيه وهو سائر سباع البهائم إلا السمنور وما دونها في الخلقة وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل فعن أحمد أن سؤرها نجس إذا لم يجد غيره تيمم وتركه وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزعي وحماد وإسحاق وعن أحمد أنه قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه وهو قول أبي حنيفة والثوري وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد لا بأس بسؤر السباع لأن عمر قال في السباع ترد علينا ونرد عليها ورخص في سؤل جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لحديث أبي سعيد في الحياض. وقد روي عن جابر أيضا وفي حديث آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها رواه الشافعي في مسنده وهذا نص ولأنه حيوان ويجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاه ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكن التحرز منه غالبا أشبه الكلب ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس أفواهها ولا يتحقق وجود مطهرها فينبغي أن يقضى بنجاستها كالكلاب وحديث أبي سعيد قد أجبنا عنه ويتعين حمله على الماء الكثير عندما يرى نجاسة سؤر الكلب والحديث الآخر يرويه ابن أبي حبيبه وهو منكر الحديث قاله البخاري وإبراهيم بن يحيى وهو كذاب والصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه أس النور وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أراد أنها محرمة كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلان إنها رجس ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجس فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطاهره القسم الثاني طاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أضرب الأول الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض وعن جابر بن زيد لا يتوضأ به وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بنجس هامش لا أذكر له روايه بهذا اللفظ ولكن رواه الجماعه كلهم بلفظ إن المؤمن لا يندس وله اول وتتمه ورواه بعضهم بألفاظ أخرى وبعضها بلفظ المسلم ولا مفهوم له عند الجمهور وفي بعضها زياده حيا وميتا رواه الشافعي انتهى الهامش وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها رواه مسلم كان وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض متفق عليه وقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضك ليست في يدك هامش. رواه الجماعة إلا البخاري والخمرة بضم الخاء وسكون الميم هي سجادة الصلاة تصنع من سعف النخل وتكون على قدر المصلي فإن زادت سميت حصيرة وقيل سجادة الصلاة مطلقة انتهى الهامش الضرب الثاني ما أكل لحمه فقال أبو بكر ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به فإن كان جلالا يأكل النجاسات فذكر القاضي روايتين إحداهما أنه نجس والثانية طاهر فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه الضرب الثالث السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة أصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزاء وقد روي عن ابن عمر أنه كرهه وكذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى وقال أبو هريرة يغسل مرة أو مرتين وبه قال ابن المنذر وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة وقال طاوس يغسل سبع كالكلب وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ولنا ما روي عن كبشة بنت, بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء قالت فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا أحسن شيء في الباب وقد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا وروا ابن ماجة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وعن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بفضلها رواه أبو داود فصل إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة وتوضا بفضلها مع علمه بأكلها النجاسات وإن شربت قبل أن تغيب فقال القاضي وابن عقيل ينجس لأنه وردت عليه نجاسة متيقنه أشبه ما لو أصابه بول وقال أبو الحسن الامدي ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر وإلا لم تغب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا وعلل بعدم إمكان الاحتراز عنها ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها مع الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاه، ولو احتمل ذلك فهو شك لا يزيل يقين النجاسة فوجب إحالة الطهارة على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبة فصل. وان وقعت الفأرة او الهرة ونحوهما في ماء او ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر نص عليه احمد فانه سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت قال لا بأس باكله وفي رواية قال اذا كان حيا فلا شيء انما الكلام في الميت وقيل يحتمل انه يندس اذا اصاب الماء مخرجها لان مخرج النجاسة نجس فيندس به الماء ولنا ان الاصل الطهارة واصابه الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه فان المخرج ينضم اذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك فصل كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة لان السؤر انما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي يندس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا واذا كان نجسا كان سؤره نجسا مسألة قال وكل اناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب او بول او غيره فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب النجاسه تنقسم قسمين أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب وهو قول الشافعي وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانية إحداهن بالتراب وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنه بالتراب رواه مسلم ورواية الأولى أصح هامش رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وقال ابن منده سناده مجمع على صحته وأقره الحافظ في الفتح انتهى الهامش ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنه لأنه وان وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر فيجمع بين الخبرين وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في شيء من النجاسات إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعة فلم يعين عددا لأنها نجاسه فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة متفق عليه ولمسلم وأبي داود أولاهن بالتراب وحديث عبد الله بن المغفل الذي ذكرناه يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف هامش هذا غلط فقد رواه مسلم وغيره من طرق ليس عبد الوهاب هذا منها بل هي مجمع على صحتها انتهى الهامش وقد رواه غيره من الثقات فليغسله سبعا وعلى انه يحتمل الشك من الراوي فينبغي ان يتوقف فيه ويعمل بغيره وانمى الارض فانه سومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها فصل فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخلة ونحو ذلك أو غسله غسلة ثامنة فقال أبو بكر فيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه والثاني يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة فنصه على التراب تنبيه عليها ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجماع فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب لأنه إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة وإن وجب تعبدا امتنع إبداله والقياس عليه وقال بعض أصحابنا إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو إفساد المحل المرسول به فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن حامد القسم الثاني نجاسة غير الكلب والخنزير ففيها روايتان إحداهما يجب العدد فيها قياسا على نجاسة الولوغ وروي عن ابن عمر أنه قال ومرنا بغسل الأنجاس سبعة فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والثانية لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة وهذا قول الشافعي لما روي عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسة والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وهذا نص إلا أن في رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه رواه البخاري ولم يأمر فيه بعدد وفي حديث آخر أن امرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فلما نزلت إذا على حقيبته شيء من دمها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل في الماء ملحا ثم تغسل به الدم رواه أبو داود ولم يأمرها بعدد وعمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول الأعرابي سجل مما متفق عليه ولم يأمر بالعدد ولأنها نجاسة غير الكلب فلم يجد فيها العدد وروي أن العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء من البدن ويعتبر في محل الاستنجاء كبقية المحال قال الخلال هذه الرواية وهم ولم يثبتها فإذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان إحداهما سبع لما قدمنا والثانية ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إلا قوله ثلاثا إن فرد به مسلم أمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها وقد روي أن النجاسة في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لأن محل الاستنجاء تتكرر فيه النجاسة فاقتضى ذلك التخفيف وقد اجتزئ فيها بثلاثة أحجار مع أن الماء أبلغ في الإزالة فأولى أي يجتزئ فيها بثلاث غسلات قال القاضي الظاهر من قول أحمد مختار الخرقي وهو وجوب العدد في جميع النجاسات فإن قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب وكذلك إن قلنا لا يجب الغسل سبعة لأن الأصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع به إلا في نجاسة الولوغ وإن قلنا بوجوب السبع ففي وجوب التراب وجهان أحدهما يجب قياسا على الولوغ والثاني لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة الولوغ فوجب أن يقتصر عليه ولأن التراب إن أمر به تعبدا وجب قصره على محله وإن أمر به لمعنى في الولوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب فلا يوجد ذلك في غيره والمستحب ان يجعل التراب في الغسلة الاولى لموافقته لفظ الخبر او ليأتي الماء عليه بعده فينظفه ومتى غسل به اجزاءه لانه روى في حديث احداهن بالتراب وفي حديث اولاهن وفي حديث في الثامنة فيدل على ان محل التراب من الغسلات غير مقصود فصل اذا اصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها ويدخل فيه ما دونه ولو غسل الإناء دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله سبعا أجزاءه لأنه إذا أجزاء عما يماثل فعما دونه أولى فصل وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر قبل تمام السبع فيه وجهان احدهما يجب غسله سبعة وهو ظاهر كلام الخراقي واختيار ابن حامد لانها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الارض ومحل الاستنجاء وظاهر قول الخراقي انه يجب غسلها بالتراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لانها نجاسة اصابت غير الارض فاشبهت الاولى والثاني يجب غسله من الأولى ستة ومن الثانية خمسة ومن الثالثة أربعة كذلك إلى آخره لأنه لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع فطهرت في مثله كالنجاسة على الأرض ولأن المنفصل بعض المتصل والمتصل يطهر بذلك فكذا المنفصل وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء لأن العلة في خفتها المحل وقد زالت عنه فزالت تخفيف والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم لها حسب ما كان ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو أصح إن شاء الله تعالى فصل ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب او يده او رجله او شعره او غير ذلك من اجزائه لان حكم كل جزء من اجزاء الحيوان حكم بقية اجزائه على ما قررناه وحكم الخنزير حكم الكلب لان النص وقع في الكلب والخنزير شر منه اغلظ لان الله تعالى نص على تحريمه واجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه هامش تمهور السلف وأكثر الفقهاء على طهارة كل حيوان حي وعلى كون الغسل من ولوغ الكلب لا يقاس عليه غيره من أجزائه ولا ما هو شر منه كالخنزير وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام والنووي من الشافعية من حيث الدليل للمذهب يقول أبو طاهر إن النص في القرآن يقتضي ما هو أشد من النجاسة لأن الله قال فيه إنه رجس يجب التباعد عنه وعدم قربانه بأي حال فصل وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها إن كانت جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسله سواء كان بفعل آدمي أو غير فعله مثل أن ينزل عليه ماء المطر او يكون في نهر جار فتمر عليه جريات النهر فكل جرية تمر عليه غسلة لان القصد غير معتبر فاشبه ما لو صبه ادمي بغير قصد وان وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر وان كان كثيرا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على اجزائه غسلة فان خض خضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري وإن كان المغسول إناء، فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه لأنه العادة في غسله إلا أن يكون يسع قلتين فصاعدا فملأه فيحتمل أن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له فأشبه ما لو مرت عليها جريات من ماء جار وقال ابن عقيل لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضا وإن كان المغسول جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفعه من الماء غسله إلا بعد عصره وعصر كل شيء بحسبه فإن كان بساطا ثقيلا أو زوليا فعصره بتقليبه ودقه فصل ما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيرا بالنجاسة أو قبل طهارة المحل فهو نجس لأنه تغير بالنجاسة أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهر فكان نجس كما لو وردت عليه وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل فإن كان المحل أرضا فهو طاهر رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهر الأرض التي بال عليها فلو كان المنفصل نجسا لا نجس به من تشر إليه من الأرض فتكثر النجاسة وإن كان غير الأرض ففيه وجهان قال أبو الخطاب أصحهما أنه طاهر وهو مذهب الشافعي لأنهم فصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسلة الثامنة وأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل والثاني أنه نجس وهو قول أبي حنيفة واختاره أبو عبد الله ابن حامد لأنه ماء قليل لاقى محلا نجسا أشبه ما لو لم يطهرها قال أبو الخطاب إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البول فإن كانت أعيانها قائمة فجر الماء عليها طهرها وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الأرض قال وكونه نجسا أصح في كلامه والأولى الحكم بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي وقيب بوله ولم يشترط نشافه فصل إذا غسل بعض الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره فإن كان بغمس بعضه في ماء يسير الراكد يعركه فيه نجس الماء ولم يظهر منه شيء لأنه بغمسه في الماء صار ندسا فلم يطهر منه شيء وإن كان يصب على بعضه في جفنة طهر ما طهره وكان المنفصل ندسا لأنه لا بد من أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير المغسول فيندس به فصل إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلينا للغسل ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء متفق عليه فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز فإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو يطلف الثوب ويضره عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن لما روى أبو داود بإسناده عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردثها على حقيبته فحاضط قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال ما لك لعلك نفستي قلت نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فطرحي فيه ملحا ثم ما أصاب الحقيبة من الدم قال الخطابي فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الماء فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل اذا كان يكسدها الصابون وبالخل اذا اصابها الحبر والتدلك بالنخالة وغسل الايدي بها والبطيخ ودقيق الباقلة وغيرها من الاشياء التي لها قوة الجلاء والله اعلم فصل فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات هامش ليس عندهم على نجاسة الخمر بالمعنى الاصطلاحي دليل والنص الوارد فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون فأمر باجتنابه والتباعد عنه ورتب على ذلك الفلاح فقربانه بأي نوع خيبة وخسران وذلك اغلظ وأشد من النجاسة الاصطلاحيه. انتهى الهامش فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي ينتشر بها الإناء التي يتشربها الإناء ثم متى جعل فيه مائع سواء ظهر فيه طعم النجاسة او لونها لم يطهر بالغسل لان الغسل لا يستأصل اجزاء النجاسة من جسم الاناء فلم يطهره كالسمسم اذا ابتلى بالنجاسة قال الشيخ ابو الفرج المقدسي في المبهج آنية الخمر منها المزفت فتطهر بالغسل لان الزفت يمنع وصول النجاسة الى جسم الاناء ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة فلا يطهر بالتطهير فإنه متى ترك فيه مائع ظهر فيه طعم الخمر ولونه انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقيه على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب مسألة قال وإذا كان معه في السفر إناء نجس وطاهر واشتبه عليه اراقهما ويتيمم انما إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التي يجوز التيمم فيها ويعدم فيها الماء غالبا وأراد إذا لم يجد ماءا غير الإناءين المشتبهين فإنه متى وجد ماء طهورا غيرهما توضأ به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف ولا تخل الآنية المشتبهة من حالين أحدهما ألا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري فيهما والثاني أن يكثر عدد الطاهرات فذهب أبو علي النجاد من أصحابنا إلى جواز التحري فيهما وهو مذهب أبي حنيفة لأن الظاهر إصابة الطاهر ولأن جهة الإباحة قد ترجحت فجاز التحري كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحري فيها بحال وهو قول أكثر أصحابه وهو قول المزني وأبي ثور وقال الشافعي يتحرى ويتوضع بالأغلب عنده في الحالين لأنه شرط للصلاة فجاز التحري من أجله كما لو اشتبهت القبلة ولأن الطهارة تؤدى باليقين تارة وبالظن تاره ولهذا جاز التوضع بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره قال ابن الماجشون يتوضع من كل واحد منهما وضوءا ويصلى به وبه قال محمد بن مسلمة إلا أنه قال يغسل ما أصابه من الأول لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهر بطهور وكما لو نفي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب ولنا أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري كما لو استوى العدد عند أبي حنيفة وكما لو كان أحدهما بولا عند الشافعي فإنه قد سلمه واعتذر أصحابه بأنه لا أصل له في الطهارة قلنا وهذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجسا فلم يبقى للأصل الزائل أثر على أن البول قد كان ماء فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس وقولهم إذا كفر الطاهر ترجحت الإباحة يبطل بما إذا اشتبهت أخته في مئة أو ميته بمذكيات فإنه لا يجوز التحري وإن كفر المباح وأما إذا اشتبهت في نساء مصر فإنه يشق جتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر وأما القبلة فيباح تركها للضرورة كحالة الخوف ويجوز ايضا في السفر في صلاة النافلة ولأن قبلته ما يتوجه إليه بظنه ولو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة بخلاف مسألتنا وأما المتغير من غير سبب يعلمه فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة وإن غلب على ظنه نجاسته ولا يحتاج إلى تحر وفي مسألتنا عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبق له حكم ولهذا لا يجوز استعماله من غير تحر ثم يبطل قياسهم بما إذا كان أحدهما بولا والآخر ماء ويدل على صحة ما قلنا أنه لو توضأ من أحد الإناءين وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاة الثانية أن الآخر هو الطاهر فتوضأ به وصلى من غير غسل أثر الأول فقد علمنا أنه صلى بالنجاسة يقينا وإن غسل أثر الأول ففيه حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده ونعلم أن إحدى الصلاتين باطله لا بعينها فيلزمه اعادتهما فإن توضأ من الأول فقد توضأ بما يعتقده ندس وما قاله ابن الماجشون فباطل فإنه يفضي إلى تنجيس نفسه يقينا وبطلان صلاته إجماعا وما قاله ابن مسلمة ففيه حرج ويا بالقبله بالقبلة فإنه لا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات فصل وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما عزيز المستمع لا زلنا تحدث في اشتباه ما أين على المسافر نجس وطاهر وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما على روايتين إحداهما لا يجوز لأن معه ماء طاهرا بيقين فلم يجوز له التيمم مع وجوده فإن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبق معه ماء طاهر والثانية يجوز التيمم قبل ذلك اختاره أبو بكر وهو الصحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف فإنه يجوز له التيمم لو كان طاهرين فمع الاشتباه أولى وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده لأنها ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره فمن الذي يظن طهارته أولى وإن لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما شرب من أحدهما عصار هذا كما لو اشتهبت لو اشتبهت ميته بمذكاه في حال الاضطرار ولم يجد غيرها فإنه إذا جاز استعمال النجس فاستعمال ما يظن طهارته أو لا وإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبهات ثم وجد ماء طهورا فهل يلزمه غسل فيه يحتمل وجهين أحدهما لا يلزمه لأن الأصل فيه فلا يزول عن ذلك بالشك والثاني يلزمه لأنه محل منع استعماله من أجل النجاسة فلزمه غسل أثره كالمتأقن فصل وإذا علم عين النجس استحب إراقته ليزيل الشك عن نفسه وإن احتاج إلى الشرب شرب من الطاهر ويتيمم إذا لم يجد غير النجس وإن خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضأ بالماء الطاهر ويحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شربه في الحال فلم يجز التيمم مع وجوده والصحيح إن شاء الله أنه يحبس الطاهرة ويتيمم لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال وكذلك في المآل وخوف العطش في إباحة التيمم كحقيقته فصل وإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضع من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوئين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فلزمه كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما وفارق ما إذا كان نجسا لأنه يندس أعضاءه يقينا ولا يامن أن يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته فإن احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده ويتيمم معه ليحصل له اليقين والله أعلم فصل وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وهذا قول ابن الماجشون وقال أبو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالأواني وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى فيها كقولهم في الأواني والقبلة ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلغمه كما لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل وهذا بخلافه الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه والفرق بينه وبين القبلة من وجوه أحدها أن القبلة يكثر الاشتباه فيها فأشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة وهذا بخلافه الثاني أن ها هنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيف بخلاف الثياب فصل فإن لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن به أنه صلى في ثوب طاهر فإن كثر ذلك وشق فقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة والثاني لا يتحرى لأن هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب فصل وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه وعين سبب النجاسة لزم قبول خبره سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا معلوم العدالة أو مستور الحال لأنه خبر ديني فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها فقال القاضي لا يلزمه قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة والموسوس الذي يعتقد نجاسة بما لا ينجسه ويحتمل أن يلزم قبول خبره إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه فصل فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء لذي مقبول خبره سواء كان بصيرا أو ضريرا لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا وقال آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني وجب اجتنابهما فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي. لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر إلا أن يعين وقتا معين وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولاهما ويسقطان ويباح استعمال كل واحد منهما فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر نزل ولم يشرب هدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير والله اعلم فصل اذا سقط على انسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه لان الاصل طهارته قال صالح سألت ابي عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة او قطرتان فقال ان كان مخرج يعني خلاء فاغسله وان لم يكن مخرج فلا يسأل عنه فإن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في الموطأ فإن سأل فقال ابن عقيل لا يلزم المسؤولة رد الجواب لخبر عمر ويحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة فلازمه الجواب إذا علم كما لو سئل عن القبلة وخبر عمر رضي الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس والله أعلم باب الآنية الصفحة السادسة والستون مسألة قال أبو القاسم رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو ناجس لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم احدا خالف فيه وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه ناجس أيضا وهو إحدى روايتين عن مالك ويروا ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخاي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة وهو مذهب الشافعي وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير فيظهر عنده كل جلد إلا جلدهما وله في جلد الادمي وجهان وقال ابو حنيفه يطهر كل جلد بالدبغ الا جلد الخنزير وحكي عن ابي يوسف انه يطهر كل جلد وهو روايه عن مالك ومذهب من حكم بطهاره الحيوانات كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الاهاب فقد طهر متفق عليه ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاه ميته أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وفي لفظ: ألا اخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به متفق عليه ولأنه إنما ندس بالتصال الدماء والرطوبات به الموت، والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة ولنا ما روى عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه أبو دعود في سننه والإمام أحمد في مسنده وقال الإمام أحمد اسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم وفي لفظ أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين هامش التحقيق أن هذا الحديث ضعيف بعلل فيه غير الإرسال وهي انقطاع سنده والطراب متنه وسنده والإطلاق تارة والتقييد أخرى فيه بشهر أو شهرين والطراب إسناده ثم إن اسم الإهاب خاص بالجلد الذي لم يدبغ وبذلك يجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في تطهير الدبغ وقالت الترمذي إن أحمد ترك أخيرا هذا الحديث لاضطرابهم في إسناده انتهى الهامش وفي لفظ أثانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين وهو ناسخ لما قبله لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه دال على سبق الترخيص وأنه متأخر عنه لقوله كنت رخصت لكم وإنما يؤخذ بالآخر فالاخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل هذا مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله قلنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به وحصل له البلاء ولم ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة ولا حصل به بلاء ولا كان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء وإسناده حسن ولأنه جزء من الميتة فكان محرما لقوله تعالى حرمت عليكم الميت فلم يطغر بالدبغ كاللحم ولأنه حرم بالموت فكان نجس كما قبل الدبغ وقولهم إنه إنما نجس بالتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح لأنه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد ولا ما ذكاه المجوسي والوثني ولا ما قد نصفين ولا متروك التسمية لعدم علة التنجيس ولوجب الحكم بنجاسة الصيد الذي لم تم فسخ دماؤه ورطوباته ثم كيف يصح هذا عند الشافعي وهو يحكم بنجاسة الشعر والصوف والعظم وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب وهو نجس في الحياة فصل يجوز الانتفاع به في اليابسات فيه روايتان إحداهما لا يجوز لقوله لا تنتفعوا من الميتة بشيء وقوله لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب والثانية يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذ إهابها فانتفعوا به وفي لفظ ألا أخذ إهابها فدبغوه فانتفعوا به ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاستياد بالكلب وركوب البغل والحمار فصل فأما جلود السباع فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده وبذلك قال الأوزاعي وازيد بن هارون وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب وكرهه سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاوس ومجاهد وعبيدة السلماني ورخص في جلود السباع جابر وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب لأن الثعالب تفدا في الإحرام فكانت مباحة ولما ثبت من الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ ولنا ما روا أبو ريحانة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور خرجه أبو داوود وابن ماجه وعن معاوية والمقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها رواه أبو داوود وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع رواه الترمذي ورواه أبو داود ورفضه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الانتفاع بشيء من الميتة وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها وفيها روايتان كذلك يخرج في جلودها فإن قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع وكذلك السنانير البرية فأما الأهلية فمحرمة وهل تطهر جلودها بالدباغ يخرج على روايتين فصل إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة نص أحمد على أنه يطهر وقال بعض أصحابنا لا يطهر إلا ما كان مأكولا اللحم، وهو مذهب الأوزعي وأبي ثور وإسحاق لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ الأديم ذكاته فشبه الدبغ بالزكاه والذكات إنما تعمل في مأكول اللحم ولأنه أحد المطهرين للجلد فلم يؤثر في غير مأكول الذبح وظاهر كلام أحمد أن كل طاهر في الحياة يطهر بالدبغ لعموم لفظه في ذلك ولأن قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر يتناول المأكول وغيره خرج منه ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسه حادثة بالموت فيبقى فيما عداه على قضية العموم وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاء التطيبة من قولهم رائحة ذكية أي طيبة وهذا يطيب الجميع ويدل على هذا أنه أضاف الذكاء إلى الجلد خاصة والذي يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته أما الذكاء التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة فسمى الطهارة ذكاة فيكون اللفظ عاما في كل جلد فيتناول ما اختلفنا فيه فصل ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل العلم وحكي عن ابن حامد أنه يحل وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله دباه الأديم ذكاته ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد فأباح الأكل كالذبح ولنا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها متفق عليه ولأنه جزء من الميت فحرم أكله كسائر أجزائها ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائف مما لا ينجس بالموت ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل ويجوز بيعه وإجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل لأنه صار بمنزلة مذكة في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه لأنه ناجس متفق على نجاسة عينه فأشبه الخنزير فصل ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث كالشب والقرض قال ابن عقيل ويشترط كونه طاهرا فإن كان نجسا لم يطهر الجلد لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس كالاستجمار والغسل وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء فيه وجهان احدهما لا تحصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة يطهرها الماء والقرب رواه ابو داود ولان ما يدبغ به نجس بملاقات الجلد فاذا دبغ الجلد بقيت الاله نجسه فتبقى نجسة الجلد لملاقاتها له فلا يزول الا بالغسل والثاني يطهر لقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقد إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلى والأول أولى والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها فصل ولا يفتقر الدبغ إلى فعل لأنها إزالة نجاسة فأشبهت غسل الأرض فلو وقع جلد ميتة في مدبغه بغير فعل فاندبغ طهر كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة طهرها فصل وإذا ذبح لا يؤكل لحمه كان جلده نجسة وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته أي كذكاته فشبه الدبغ بالذكاء والمشبه به أقوى من المشبه فإذا ظهر الدبغ مع ضعفه فالذكاة أولى ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاة تمنعها والمنع أقوى من الرفع ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور هامش إنما نهى عنه لعلة الكبرياء والتفاخر لا للنجاسة كنهيه عن الذهب والحرير للرجال انتهى الهامش ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور وهو عام في المذكى وغيره ولأنه ذبح لا يطهر اللحم فلم يطهر الجلدة كذبح المجوسي أو ذبح غير مشروع فأشبه الأصل والخبر قد أجبنا عنه فيما مضى ثم نقول إن الدبغة إنما يؤثر في مأكول اللحم فكذلك ما شبه به ولو سلمنا أنه يؤثر في تطهير غيره فلا يلزم حصول التطهير بالذكاء لكون الدبغ مزيلة للخبث والرطوبات كلها مطيبا للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير والذكاة لا يحصل بها ذلك فلا يستغنى بها عن الدبغة وقولهم المشبه أضعف من المشبه به غير لازم فإن الله تعالى قال في صفه الحور كأنهن بيض مكنون وهن أحسن من البيض والمرأة الحسناء تشبه بالظبيه وبقرة الوحش وهي أحسن منهما وقولهم إن الدبغ يرفع العلة ممنوع فإننا قد بينا أن الجلد لم ينجس لما ذكرناه وإن سلمنا فإن الذبح لا يمنع منها ثم يبطل ما ذكروه بذبح المدوسي والوثني والمحرم وبترك التسمية وما شق بنصفين فصل ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وما عداها لا يطهر كنجاسات إذا احترقت فصارت رمادا. فالخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا والدخان المترقي من وقود النجاسة والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم ثقيل ثم قطرة فهو نجس ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت وجلود الميتة إذا دبغت والجلالة إذا حبست والأول ظاهر المذهب وقد نهى امامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير مساله قال كذلك انيه عظام الميته يعني انها نجسه وجمله ذلك ان عظام الميته نجسه سواء كانت ميته ما يؤكل او ما لا يؤكل لحمه كالفيله ولا يظهر بحال وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وكره عطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج لما روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وثوارين من عاج ولنا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والعظم من جملتها فيكون محرما هامش احتج آنفا بحديث إنما يحرم من الميتة أكلها وهو حصر فيخرج العظم وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر ذكر أنه مذهب أبي حنيفة وقول لمالك وأحمد انتهى الهامش انتهى الوجه الاول والعظم من جملتها فيكون محرما، والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال واما الحديث فقال الخطابي قال الاصمعي العاج الذبل ويقال هو عظم ظهر السلحفاء البحرية وذهب مالك الى ان الفيل اذا ذكي فعظمه طاهر وإلا فهو نجس لان الفيل مأكول عنده وهو غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ناب من السباع رواه مسلم والفيل أعظمها نابا هامش الفيل ليس من السباع والنهي عن أكل السباع للكراهة لأن المحرم محصور في عدة آيات في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وهو مذهب مالك انتهى الهامش فأما عظام بقية الميتات فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها لأن الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد ذلك في العظام ولنا قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أول مرة وهو بكل خلق عليم وما يحيا فهو يموت لأن دليل الحياة الإحساس والألم والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد والضرس يألم ويلحقه الضرس ويحس ببرد الماء وحرارته وما تحله الحياة يحله الموت إذا كان الموت مفارقة الحياة وما يحله الموت ينجس به كاللحم قال الحسن لبعض أصحابه لما سقط ضرسه أشعرت أن بعضي مات اليوم وقولهم إن سبب التنجيس اتصال الدماء والرطوبات قد أجبنا عنه فيما مضى هامش يقول أبو طاهر الحديث في النهي عن السباع التي تفترس بنا بها ونخلبها ما تصيده لتأكله والفيل ليس كذلك وهذا يتبع الهامش السابق الذي يتحدث عن أن الفيل ليس من السباع انتهى الهامش فصل والقرن والضفر والحافر كالعظم إن أخذ من مذكا فهو طاهر وإن أخذ من حي فهو ندس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وكذلك ما يتساقط من قرون الوعو الوعول في حياتها ويحتمل أن هذا طاهر لأنه طاهر متصل مع عدم الحياة فيه فلم ينجس بفصله من الحيوان ولا بموت الحيوان كالشعر والخبر أريد به ما يقطع من البهيمة مما فيه حياة لأنه بفصله يموت فتفارقه الحياة بخلاف هذا فإنه لا يموت بفصله فهو أشبه بالشعر وما لا ينجس بالموت لا بأس بعظامه كالسمك لأن موته كتذكية الحيوانات المأكولة فصل ولبن الميتة وأنفحتها نجزة في ظاهر المذهب وهو قول مالك والشافعي وروي أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة وداود لأن الصحابة رضي الله عنهم اكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن وذبائحهم ميتة ولنا أنه مائع في وعاء نجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء نجس ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا فكذلك قبل فصله وأما المجوس فقد قيل إنهم ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم وكان جزاروهم اليهود والنصارى ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا فقد كان فيهم اليهود والنصارى والأصل الحل فلا يزول بالشك وقد روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا العراق مع خالد كسروا جيشا من أهل فارس بعد أن نصبوا الموائد ووضعوا طعامهم ليأكلوا فلما فرغ المسلمون منهم جلسوا فأكلوا ذلك الطعام والظاهر أنه كان لحمة فلو حكم بنجاسة ما ذبح ببلدهم لما أكلوا من لحمهم شيئا فإذا حكموا بحل اللحم فالجبن أولى وعلى هذا لو دخل أرضا فيها مجوس وأهل كتاب كان له أكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصل وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر وكرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة ولنا أنها بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت في ماء النجس وقولهم إنها جزء منها غير صحيح وإنما هي مودعة فيها غير متصلة بها فاشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها اشبهت الولد الحي وكرهت الصحابة لها محمولة على كراهيه التنزيه استقذارا لها ولو وضعت البيضة تحت طائر فصارت فرخ كان طاهرا بكل حال فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين واختار ابن عقيل أنه لا يندس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسه كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة إلا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن مسألة قال ويكره أن يتوضا بآنية الذهب والفضة فإن فعل كره الصفحة الخامسة والسبعون اراد بالكراهه التحريم ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافة هامش الخلاف ثابت عن داود حتى في الأكل وعن معاوية بن قرة حتى الشرب والحديث خاص بالأكل والشرب فقياس كل استعمال عليه قياس مع الفارق كما حققه الشوكاني في نيل الأوطار وقال إن الأصل الحل المعتاضد بالبراءة الأصلية وقد أيده حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبة رواه أحمد وأبو داود انتهى الهامش ولا أعلم فيه خلاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ونهى عن الشرب في آنية الفضة قال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه عزيز المستمع وردت اللفظة متفق عليهن، وربما عنا بذلك الأحاديث سالفة الذكر الله أعلم فنهى والنهي يقتضي التحريم وذكر في ذلك وعيدا شديدا ويروى نار جهنم برفع الراء ونصبها نار ونار فمن رفعها نسب الفعل إلى النار يجرجر في بطنه نار جهنم ومن نصبها أضمر الفاعل في الفعل وجعل النار مفعولا تقديره يجرجر الشارب في بطنه نار جهنم والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيال وكسر قلوب الفقراء وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى فإن توضأ منها أو اغتسل فعلى وجهين أحدهما تصح طهارته وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر وعصحاب الرأي لأن فعل الطهارة أها لا يتعلق بشيء من ذلك أشبه الطهارة في الدار المعصوبة والثاني لا يصحه اختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المعصوبة والأول أصح ويفارق هذا الصلاة في الدار المعصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المعصوبة محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير اذنه وشغلا الله وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضع به ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها في غير مكان والإناء ليس بشرط فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب فصل فإن جعل آنية الفضة والذهب مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه صح الوضوء لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث فلم يزل ذلك بوقوعه في الإناء ويحتمل أن تكون كالتي قبلها لأن الفخر والخيالا وكسر قلوب الفقراء يحصل باستعماله ها هنا كحصوله في التي قبلها وفعل الطهارة يحصلها هنا قبل وصول الماء إلى الإناء وفي التي قبلها بعد فصله عنه فهي مثلها في المعنى وإن افترقا في الصورة فصل ويحرم اتخاذ آنيات الذهب والفضة وحكي عن الشافعي أنه أن ذلك لا يحرم لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال. فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير ولنا أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقة فإنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما في معناهما ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما وإنما ابيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل عنده وهذا يختص بالحلي فتختص الإباحة به فصل فأما المضبب بالذهب أو الفضة فإن كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا كان أو فضة لحاجة ولغيرها وبهذا قال الشافعي وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كثيرا لأنه صار تابعا للمباح فأشبه المضبب باليسير ولنا أن هذا فيه سرف وخيلاء فأشبه الخالص ويبطل ما قاله بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب أو رفوفة فإنه يحرم وإن كان تابعا أو فارق اليسير فإنه لا يوجد فيه المعنى المحرم وإذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا فقال أبو بكر يباح اليسير من الذهب والفضة لما ذكرنا وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب وما ربط أسنانه وأما الفضة فيباح منها اليسير لما روى أنس أن قد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه سرف ولا خيالاء فأشبه الضبة من الصفر قال القاضي ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها لما ذكرنا إلا أن ما يستعمل من ذلك لا يباح كالحلقة وما لا يستعمل كالضبة يباح وقال أبو الخطاب لا يباح اليسير إلا لحاجة لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجة ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه وتكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها وسنذكر ذلك في غير هذا الموضع بابسط من هذا ان شاء الله تعالى فصل فاما سائر الانية فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج او غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس وقال الشافعي في أحد قوليه ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه ولأن فيه سرفا وخيالاء وكسر قلوب الفقراء فكان محرما كالأثمان ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ما في تور من صفر فتوضأ متفق عليه وروى أبو داود في سننه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه هامش قال في المصباح الشبه بفتحتين من المعادن ما يشبه الذهب في لونه وهو أرفع الصفر والصفر بضم الصاد كقفل وبكسرها الصفر النحاس وتقدم ذكره انتهى الهامش ولأن الأصل الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الأثمان لوجهين أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان والثاني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرة فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكفرة فلم يتجاوز كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز وخاتم الذهب حرام ولو جعل فصه ذهب كان حراما وإن قلت قيمته مسألة قال وصوف الميتة وشعرها طاهر الصفحة التاسعة والسبعون يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه ورؤي ذلك عن الحسن وابن سيرين واصحاب عبد الله قالوا إذا غسل وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر واصحاب الرأي وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس وهو قول الشافعي لأنه ينمو من الحيوان فينجس بموته كاعضائه ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل رواه الدار وقال لم يأت به إلا يوسف بن السفر وهو ضعيف ولأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله فلم ينجس بموته كأجزاء السمك والجراد ولأنه لا يحله الموت فلا ينجس بموت الحيوان كبيضه والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يحس ولا يألم وهما دليل الحياه ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة لنجس بفصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود بمعناه وما ذكروه ينتقض بالبيض ويفارق الأعضاء فإن فيها حياة وتنجس بفصلها في حياة الحيوان والنمو بمجرده ليس بدليل الحياة فإن الحشيش ينمو ولا ينجس فصل والريش كالشعر فيما ذكرنا لأنه في معناه فأما أصول الريش والشعر إذا كان رطبا إذا نتف من الميت فهو نجس لأنه رطب في محل النجس وهل يكون طاهرا بعد غسله على وجهين أحدهما أنه طاهر كرؤوس الشعر إذا تنجس والثاني أنه نجس لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا فصل وشعر الآدمي طاهر متصله ومنفصله في حياة الآدمي وبعد موته وقال الشافعي في أحد قوليه إذا انفصل فهو نجس لأنه جزء من الآدمي انفصل في حياته فكان نجسا كعضوه ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه قال أنس لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر قال احلقه فحلقه واعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس رواه مسلم وابو داود وروي ان معاويه اوصى ان يجعل نصيبه منه في فيه اذا مات وكانت في قلن سوة خالد شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لما ساغ هذا ولما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنهم يأخذونه يتبركون به ويحملونه معهم تبركا به هامش قال أبو الطاهر البركة لغة الزيادة ودوام النفع بالخير وهذا لا يكون من شعر النبي ولا من ثيابه وإنما يكون من اتباع هداية رسالته والعلم الذي أوحي إليه ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم قالوا إن ذلك للبركة ولم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما كان هذا لمعنى المحبة التي تدعو إلى الاحتفاظ بأثر الحبيب لدوام ذكره كما هو متعارف عند الناس والله أعلم انتهى الهامش وما كان طاهرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا من سواه كسائره هامش المعتمد عند الشافعية أن شعر الآدمي طاهر والقول بنجاسته متروك والقائلون به من أصحاب الشافعي العراقيين يقولون إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره وقد زل المصنف زلة فظيعه بنقله عنهم ما لو قالوه لما جاز ان يحكى ولا فائدة من حكايته فنساله تعالى أن يغفر له انتهى الهامش وما كان طاهرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا من سواه كسائره ولأنه شعر متصله طاهر فمنفصله طاهر كشعر الحيوانات كلها وكذلك نقول في أعضاء الآدمي ولئن سلمنا نجاستها فإنها تنجس من سائر الحيوانات بفصلها في حياته بخلاف الشعر فصل وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره طاهر وما كان نجسا فشعره كذلك ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لمشقة الاحتراز منها كثل النور وما دونها في الخلقه فيها بعد الموت وجهان أحدهما أنها نجسة لأنها كانت طاهرة مع وجود إلة التنجيس لمعارض وهو الحاجة إلى العفو عنها للمشقة وقد انتفت الحاجة فتنتفي الطهارة والثاني هي طاهرة وهذا أصح لأنها كانت طاهرة في الحياة والموت لا يقتضي تنجيسها فتبقى الطهارة وما ذكرناه للوجه الأول لا يصح لأننا لا نسلم وجود علة التنجيس، ولئن سلمناه غير أن الشرع ألغاه ولم يثبت اعتباره في موضع، فليس لنا إثبات حكمه بالتحكم. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير، فروي عنه كراهته، وحكي ذلك عن ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي، لأنه استعمال العين النجسة. ولا يسلم من التنجيس بها فحرم الانتفاع به كجلده والثانية يجوز الخرز به قال وبالليف أحب إلينا ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة لأن الحاجة تدعو إليه وإذا خرز به شيء رطب أو كانت الشعرة رطبة نجس ولم يطهر إلا بالغسل قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد أنه لا بأس به ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه وفي تكليف غسله إطلاف أموال الناس فالظاهر أن أحمد إنما عنا لا بأس بالخرز فأما الطهارة فلا بد منها والله أعلم فصل والمشركون على ضربين أهل كتاب وغيرهم فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاستها قال ابن عقيل لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم وذلك لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وروي عن عبد الله بن المغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم رواه مسلم وأخرجه البخاري بمعناه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه الإمام أحمد في المسند وكتاب الزهد وتوضأ عمر من جرة نصرانية وهل يكره له استعمال أوانيهم على روايتين إحداهما لا يكره لما ذكرناه والثانية يكره لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه وأقل أحوال النهي الكراهه ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم وادنى ما يؤثر ذلك الكراهه وأما ثيابهم فما لم يستعملوه أو على منها كالإمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار فقال أحمد أحب الي ان يعيد يعني من صلى فيه فيحتمل وجهين أحدهما وجوب الإعادة وهو قول القاضي وكره أبو حنيفة والشافعي الأذر والسراويلات لأنهم يتعبدون بترك النجاسة ولا يتحرزون منها هامش كذا بالنسخ التي بأيدينا ولعل الأصل لا يتعبدون انتهى الهامش فالظاهر النجاسة ما ولي مخرجها والثاني لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك الضرب الثاني أغير أهل الكتاب وهم المجوس وعبده الأوثان ونحوهم فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة وأما اوانيهم فقال القاضي لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم لأن اوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائحهم ميتة فلا تخلو اوانيهم من وضعها فيها وقال أبو الخطاب حكمهم حكم أهل الكتاب وثيابهم وأوانيهم طاهره مباحة الاستعمال ما لم يتأقن نجاستها وهو مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة مشركه متفق عليه ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك فظاهر كلام أحمد رحمه الله مثل قول القاضي فإنه قال في المدوس لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويلات من ثيابهم ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر ونحوه فحكمه حكم غير أهل الكتاب لاتفاقهم في نجاسة أطعمتهم ومتى شك في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو طاهر لأن الأصل طهارته ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي وقال مالك في ثوب الكفار يلبسه على كل حال وإن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت ولنا أن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه أشبه ما نسجه الكفار فصل. وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي لأن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع متفق عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وتكره الصلاة فيه لما فيه من احتمال غلبة النجاسة وتصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له لأن الأصل الطهارة والتوقي لذلك أولى لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحافنا ولعاب الصبيان طاهر وقد روى أبو هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل عليه وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل وعلي إلى جانبه وجعل أبو بكر يقول بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي وعلي يضحك. انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب فصل واذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوغ سواء كان الصباغ مسلما او كافرا نص عليه احمد ولان الاصل الطهارة فاذا تحققت نجاسته طهر بالغسل وان بقي اللون بدليل قوله عليه السلام في الدم لا يضرك أثره فصول في الفطرة الصفحة الخامسة والثمانون روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط متفق عليه وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال بعض الرواه ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة الاستحداد حلق العانة استفعال من الحديد وانتقاص الماء الاستنجاء به لأن الماء يقطع البول ويرده قال أبو داود وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشة قال خمس كلها في الرأس ذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية قال احمد الفرق سنة قيل يا ابا عبد الله يشهر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد الفرق وامر بالفرق فصل فاما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من اهل العلم قال أحمد الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلات على الكمره ولا ينقى ما ثم والمرأة أهون قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن والحسن يرخص فيه ويقول إذا أسلم لا يبالى ألا يختتن ويقول أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن الغسل والوضوء وغيره ما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى وإن أمن على نفسه لازمه فعله قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان قال لا بد له من ذلك قلت إن كان كبيرا أو كبيرة قال أحب الي أن يتطهر لأن الحديث اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم ويشرع الختان في حق النساء ايضا قال أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن يختتن وحديث عمر أن ختانه ختنت فقال ابقي منه شيئا إذا خفضت وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء وعن جابر بن زيد مثل ذلك منقوفا عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه احظى للزوج وأسرى للوجه والخفض ختانة المرأة فصل والاستحداد حلق العانه وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته قيل لأبي عبد الله ترى ان يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وان لم يستقص قال أرجو أن يجزئه إن شاء الله قيل يا ابا عبد الله ما تقول في الرجل إذا نتف عانته فقال وهل يقوى على هذا أحد وإن أطلع بنورة فلا بأس إلا أنه لا يدع أحد يلي عورته إلا من يحل له للطلاع عليها من زوجة أو أمة قال أبو العباس النسائي ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو وروى الخلال بإسناده عن نافع قال كنت أطل ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده وقد رؤي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المروذي كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت وأصلحت له غير مرة النورة تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه والحلق أفضل لمواثقته الخبر وقد قال ابن عمر هو مما أحدث من النعيم يعني النورة فصل وندف الإبطي سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جازاء وندفه أفضل لموافقته الخبر قال حرب قلت لإسحاق ندف الإبطي أحب إليك أو بنورة قال ندفه إن قدر فصل ويستحب تقليم الأظفار لأنه من الفطرة ويتفاحش بتركه وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته وقد روينا في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي لا أسهو وأنتم تدخلون علي قلحة ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته ومعناه أن أحدكم يطيل أظفاره ثم يحك بها رفغة ومواضع نتا فتصير رائحة ذلك تحت أظفاره ورؤية في حديث المسلسل قد سمعناه أن عليا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال يا علي قص الظفر وندف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة ورؤية في حديث من قص أظفاره مخالفة لم ير في عينيه رمدا هامش هذا الحديث غير ثابت قال السخاوي في المقاصد الحسنة لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعين يوم له شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يُعزى من النظم لعلي فباطل انتهى الهامش وفسره أبو عبد الله ابن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر فصل ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار وقد قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد وفي حديث عائشة غسل البراجم في تفسير الفطرة فيحتمل أنه أراد ذلك وقال الخطابي البراجم العقد التي في ظهور الأصابع والواجب ما بين البراجم ومعناه تنظيف المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبه دفن الدني وقال مهنة سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ايدفنه ام يلقيه قال يدفنه قلت بلغك فيه شيء قال كان ابن عمر يدفنه وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بدفن الشعر والاففار وقال لا يتلاعب به سحرة بني ادم فصلا واتخاذ الشعر افضل من ازالته قال ابو اسحاق سئل ابو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال سنة حسنة لو امكاننا اتخذناه وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة وقال تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر وقال عشرة لهم جمم وقال في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه وفي بعض الحديث إلى منكبيه وروى البراء بن عازب قال ما رأيت ذا لمه في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه متفق عليه وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن مريم له لمه قال الخلال سألت أحمد بن يحيى يعني ثعلبه عن اللمه فقال ما ألمت بالاذن والجمه مع طالت وقد ذكر البراء بن عازب في حديثه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه وقد سماه لما ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى منكبيه وإن قصر فإلى شحمة أذنيه وإن طوله فلا بأس نص عليه أحمد وقال أبو عبيدة كانت له عقيستان وعثمان كانت له عقيستان وقال وائل بن حجر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما راني قال ذباب ذباب فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال لم أعنك وهذا حسن رواه ابن ماجه ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه لما روى أبو هريرة يرفعه من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود ويستحب فرق الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من الفطرة في حديث ابن عباس وفي شروط عمر على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم لألا يتشبهوا بالمسلمين فصلا واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج سيماهم التحليق فجعله علامة لهم وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمره رواه الدار قطني في الأفراد وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق رواه أحمد وقال ابن عباس الذي يحلق رأسه في المصر شيطان قال أحمد كانوا يكرهون ذلك وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل قال حنبل كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالجملين ولا يحفيه ويأخذه وسطا وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك رواه مسلم وفي لفظ قال احلقه كله أو دعه كله وروي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكون على أخي بعد اليوم ثم قال أدعو بني أخي فجئ بنا قال أدعو لي الحالق فأمر بنا فحلق رؤوسنا رواه أبو داود الطيالفي ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق يعني في المصيبة لأن فيه أو صلق أو خرق قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق فصل فأما حلق بعض الرأس فمكروه ويسمى القزع لما ذكرنا من حديث ابن عمر ورواه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله وفي شروط عمر على أهل الذمة أي يحلق مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم فصل ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة قال أبو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة متفق عليه وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن إكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها قال الحسن هي مثله قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له؟ لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب قال إذا كان لضرورة فأرجو أن يكون به بأس فصل ويكره نتف الشيب لما رأى عمر بن شعيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة رواه الخلال في جامعه فصل ويكره حلق القفي لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حلق القفي فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم فقال لا بأس أن يحلق قساه وقت الحجامة فأما حف الوجه فقال مهنة سألت أبا عبد الله عن الحف فقال ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال فصل ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال أحمد إني لأرى الشيخ المخضوبة فأفرح به وذاكر رجلا فقال لما لا تخضب فقال أستحي قال سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المروزي قلت يحكي عن بشر بن الحارث أنه قال قال لابن داود خضط قلت أنا لا أتفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها فقال أنا انكر أن يكون بش كشف عمله لابن داود ثم قال قال نبي صلى الله عليه وسلم غير الشيب وأبو بكر وعمر خضابا والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي رمثة وحديث أم سلمة ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما لمعرى الخلال وابن ماجة بإسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب هامش كذا بالأصل والصواب عثمان بن عبد الله انتهى الهامش قال دخلت على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم هامش الكتم بالتحريك نبات يخرج باليمن قالوا إن الصبغ به يخرج أسود ضاربا إلى الحمرة والصبغ به وبالحناء معه يخرج بين السواد والحمرة انتهى الهامش وخضب أبو بكر بالحناء والكتم ولا بأس بالورث والزعفران لأن أبا مالك الأشجعي قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورث والزعفران وعن الحكم بن عمرو الغفاري قال دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر بن الخطاب هذا خضاب الإسلام وقال لأخي رافع هذا خضاب الإيمان ويكره الخضاب بالسواد قيل لأبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال إي والله قال وجاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالفغامة بياضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد هامش استنبط منه ابن أبي عاصم أن الخضاب كان من عاداتهما وروي الخضاب بالسواد عن عثمان وسعد بن أبي وقاص والصبطين وجرير وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين كما في الفتح للحافظ ابن حجر وقال ابن أبي عاصم في حديث ابن عباس إنه لا يدل على كراهة الخضاب بالسواد بل هو إخبار عن قوم هذه صفتهم انتهى الهامش وروى أبو داود بإثناده عن ابن عباس مرفوعة يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسوادك حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ورخص فيه إصحاق للمرأة تتزين به لزوجها فصل ويستحب أن يكتحل وطرة ويدهن غبا وينظر في المرآة ويتطيب قال حنبل رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشت فإذا فرغ من حزبه نظر في المرآة واكتحل وانتشط وقد روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر قيل لأبي عبد الله كيف يكتحل الرجل قال ويترا وليس له إسناد وروا أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج والوتر ثلاث في كل عين وقيل ثلاث في اليمنى واثنتان في اليسرى ليكون الوتر حاصلا في العينين معه وروى الخلال بإسناده عن عبد الله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا قال أحمد معناه يدهن يوما ويوما لا وكان أحمد يعجبه الطيب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبة ويتطيب كثيرا فصل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة فهذه الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح والواصله هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها فهذا لا يجوز للخبر لما روى عائشه رضي الله عنها أن امراه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عروس وقد تمزق شعرها أصله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الواصله والمستوصلة فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر لهذه الأحاديث ولما روي عن معاوية أنه أخرج كبه من شعر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم وأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان إحداهما أنه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام وبقيت الكراهة لعموم اللظ في سائر الأحاديث وروي عنه أنه قال لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فكل شيء يصل فهو وصال وروي عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا وقال المروذي جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وامشطها فترى لي أن أحج مما اكتسبت قال لا وأكره كسبها وقال لها يكون من مال أطيب من هذا والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته غير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة والله أعلم فصل فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد وأما الواشرة فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه لتحددها وتفلجها وتحسنها والمستوشرة المفعول بها ذلك بإذنها وفي خبر آخر لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشمة التي تغرز جلدها بإبرة تحشوه كحلا والمستوشمة التي يفعل بها ذلك باب السواك وسنة الوضوء الصفحة الخامسة والتسعون مسألة قال أبو القاسم والسواك سنة يستحب عند كل صلاة أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب وقد روى أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه يعني لأمرتهم أمر إيجاب لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب وهذا يدل على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه وتسميته إياه من الفطرة فيما رويناه من الحديث وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الإمام أحمد في مسنده وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بسواك رواه مسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لاستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي رواه ابن ماجه ويتأكد استحبابه في مواضع ثلاثة عند الصلاة للخبر الأول وعند القيام من النوم لما روا حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك متفق عليه يعني يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه إذا غسله وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقض من الليل أو نهار فاستيقظ إلا تسوك قبل أن يترضى رواه أبو داود ولأنه إذا نام ينطبق فوه فتتغير رائحته وعند تغير رائحة فيه بمأكول أو غيره لأن السواك مجروع لإزالة رائحته وتطيبه فصل ويستاك على اسنانه ولسانه قال أبو موسى أتينا رسول الله فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه وقال عليه السلام إني لا استاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي ويستاك عرضا لقوله عليه السلام اكتاكوا عرضا والدهنوا غبا واكتحلوا وطرا لان السواك طولا من اطراف الاسنان الى عمودها ربما ادمى اللفة وافسد العمود واستحب التام في سواكه لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله اتفق عليه ويغزله بالماء ليزيل ما عليه قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك أغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم ادفعه إليه رواه أبو داود وروي عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية مخمرة من الليل إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه خرجه ابن ماجه فصلا ويستحب أن يكون السواك عودا لينا ينقل الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه كالأراك والعرجون ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الأعواد الذكية لأنه روي عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان أرقى الجذام رواه محمد بن حسين الأرضي الحافظ بإسناده وقيل السواك بعود الريحان يضر بلحم الفم، وإن استاكى بإصبعه أو خرقه فقد قيل لا يصيب السنة لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء ولا يترك القليل من السنة للعجل عن كثيرها والله أعلم وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي خبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي خبرنا أبو الحسين ابن بشران أخبرنا ابن البختري حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح حدثنا خالد بن خداش حدثنا محمد بن المثنى حدثني بعض أهل عن أنف بن مالك أن رجلا من بني عمر بن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال أصبعيك سواك عند وضوئك أمرهما على أسنانك انه لا عمل لمن لا نية له ولا اجر لمن لا حسنة له انتهى الوجه الاول